فإذا كان من الأموال كالذهب والفضة يبدل والبقر والغانء أو من غير كالذهب والفضة والأكسية والأغضية يقال له لقطة وأما إذا كان من الشعوان سيقال ضالة إذا كان من البهائن ونحيها ويقال له لقيط إنسانا من الآدمين دون البلوغ هذه العبارة قوله رحمه الله باب اللقطة راد أن يصرع أن يصنف رحمه الله في بيانه أحكام الضائعات من الأنوال ونحيها وقد ضيّن في الشريعة الإسلامية ما يجب على المسلم إذا وجد مال أخيه مسلم من حبه ورعايته واستعيذ تحصيل الأجباب بمعرفة صاحبه ورده إليه فإن الإنسان ربما شقط منه ماله وهو لا يدري وضاع عنه ولربما ضاع منه فيحتاج المسلم فيحتاج إلى حذ ذلك المال حتى يتمكن صاحبه من وجبانه وقد جاء الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة من الأحاديث التي اجتملت على أحكام اللقبة وفصل في ديان ما يجب عن المنفقد ومتى يفقم له بأخذها يتفره فيها ومن الذي يترطب على ذلك الأخ فيما لو طرأ صاحبها يوما من الأيام فوجده فيكون ضامن له يقول المصلف رحمه ما هو باب اللقطة مناسبة اللقطة للجعال أن باب الجعر تضمن جملة من النفائل والأحكام التي غالبا ما يكون فيها الجعر في الأشياء الضائمة واللقطة من الضائعات فهناك ثوافق بين باب الجعالة وبين باب اللقطة وأوله رحمه الله باب اللقطة أي في هذا الموضع تأذكر لك جمة من الأحكام والمتاع المتعلقة باللقطة ومن أجمع الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام اللقطة حديث زيد بن خالد من جهن رضي الله عنه الله ثم انه قال أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضاله من الذهب لقطه الذهب والفضه فقال عليه الصرافي الثمان اعرف اخافها ومكائها ثم على الرحى سنه فاني فاني سوف يوه تشوه صاحبها فاعتها الي وإلا فشأنك بها فإن جاء ربها يقلبها يوما من الزهر فأعطها له ثم سأله عن ظالة الغنم فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها معها حذاؤها وثقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ثم سأله عن ظالة الغنم فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي لك أو لأخيك أو للبيت متخط عليه هذا الحديث الشريف اشتمل على دله من الاحكام فبينا مشروعيه انتقاء اللقطه ما لم تكن لط... ما لم تكن من ضاله الابد حيث بينا النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز اخذ ضاله الابد فقال ما لك ولها معها حذاؤها واثقائها ترد الماء تاكل الشجر فحرم اخذها وحمل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الضالة إلا ظالك وقد عبر بذلك جليل عز الله رضي الله عنه وعرضاه فإنه كان في شفر وكان معه بهمه وذكره فجاء الضفر ودخلت بينا الضفر فطردها رضي الأمر بطردها رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله السلام يقول لا يؤمن الضالة إلا ظالك ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين ودين أن هناك شيئا يجوز انتقاطه وهناك شيء لا يجوز انتقاطه الشيء الذي يجوز انتقاطه من الزهد من شائد الأنوان من الزهد والفضة ولما يشئل عنها قال عليه وسلم اعرف ركاءها وعقاطها فالركاء هو الخيط الذي يشب به القرطاث ويشب به كيف سنهال اعرف ركاءها وعيف وعفاظها العفاظ هو الوعاء وطيب الشيء الذي يوضع على ثمن قارورة أو سجاجة فالعفاظ المرض بالوعاء الذي تفض به وفي زماننا الشنط والصناديس يعني اعرف الشيء الذي كانت اللقطة موجودة في موئية الشنطة لون الشنطة كذلك أيضاً بمعرفة نساءها ومعرفة الزرعان في جناننا هل لها قفر وليس لها قفر كل الأوصاق التي يمكن عن طريقها أن يستدلى على المقبض يبدوطها الواجد والمنسقط ويحفظ ذلك وإذا خاف المسيان كسبه ثم قد عن يسوع السلام أنه يعرف حوله وقال عرفه سنة فأمر عني الصور الشنان بتعريفها السنة والسنبي في دية التعريف بحكم التعريف واشتمل الحديث أيضا على أنه بعد مضيح سنة الكاملة ولم يأتي صافيبها أنه يملكها أن يملك اللقطة شكما وازدها ولذلك قال فهي وديعة الجنبة يعني اعتذرها فالوديعة بمعنى أنه يملكها حكماً بالوديعة الاسبلاحية التي تقدمت معنا أحكاماً إنما أراض كأن صاحبها وضعها عندك وديعة لأننا إذا أدن لك الشر بأخذها واتصر في ذيها إنما هو حكماً لا حقيقةً بحيث لو جاء صاحبها تقول له والله عرضتها سنة ولم تأتي فأنا أعيلكها إنما أراد عليه السنة عن أنه بعد مدي السنة وعدم إتيان صاحبها أن من حقك أن تتصرف فيها يتكون كالمالك لها لكن حكما لو جاء صاحبها لم ترتفع يده الحقيقية عن ذلك المالك فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر سواء هذا فيه دليل على أنه سواء طال في المدة أو القطر وأن يده لا جاء الثاقل على المال وأن طول المدة وما يسمى في عرصنا بالتقادم لا يشتقى الحقوق وفي هذا رفع لما تتكر عليه بعض القوامل الوضعية من إسقاط الحقوق بالتقادم سواء كان ذلك هي العقود المناغع أو العقود المعاوضات الأخرى فتجد مثلاً أن يغسل السياد وقول لم تأتي خلال ستة أشهر فلا تسأل عن, عن مالك هذا ليس له من أصل ولو يعتبر شرعاً موجداً لحكم وجوده عدم على سؤال صاحب المالي حق بماله متى وجده ولو جاء بعد جهن من الزمان بالعبرة في رجوع الحق إلى صاحبه بغض النظر عن مدة طارفة أو قطر بين عليه الصلاة والسلام مع كون يتعب في السؤال عن صاحبه ويتحنم لشقة التعريف وعناءه وعبء الحفظ للمال ومع هذا كله يطول الزمال ويتطرف في ويأخذه حكما مع ذلك لا يسبق ذلك حفظ صاحب فالمال لصاحبه وأموال المسلمين وحرمة إلا إذا أدن بها أهلها وأخذت بصاحب أدن به الشر ثم دير عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من الطوار من اللقطة وهي ضالة الإبل فسأله زيدر رضي الله عنه عن ضالة الإبل فقام مالك ولها معها حباؤها وثقاؤها ولا خوف عليها فالإبل لا يضرها ولو نبت المدة طويلة لأنها تصدر على الماء وترد الشجر وتأكل فيستطيع صاحبها بالتحدي والسؤال أن يجدها إن الإبل لن نعروف أنها تحن إلى مكانها وإلى مرهاها ولربما داع الرجل إبله في مكان بعيد جداً قد مئات كيلومترا ثم <تصفيق> قادوا الى منى منى خطره اكثر من وهذا معروف ولذلك القبقه المعروفه للجرني مما ادرب خزاه جر جرهم جر من البيت وانطلقوا يعني ابعدهم عن عن مكه مسافه اكثر من 300 كيلو ثم حملت ابيهم فنجحت الى مده ودخلت حتى مطرح في اليا التي قال في القضيه المعروفه الشاهد ان في الوثائق المنشوره كان لم يكن بين الفجون لا اتفق انيس ولم يذكر بنك فكان ذلك هذه الابيات أن الابن حمل الى مراه هذه وهم كانوا على اكثر من 300 كلمتر. وهذا يكون حتى بين الاشياء وضب يعني اذا وضوا منطقه ثلاثه او اربع سنين في مكانها الجديد ثم حمل الى مراها القديم فاذا ظلت الابن على حكم خام قصتها الشريعة بهذا الشكم أنه لا يتعرض لها الإنسان فهي تدفع عن نفسها فلو هجم عليها صغار السباء عن نفسها وحن تنشع عنها لا يتعرض لها وأما بالنسبة للنزل الثالث الذي اشتمن عليه الحديث وهو ظل في الغالم فلما سئل عنها عليه الصلاة والسلام خطفت بحكمها وقال إننا هي لك أو لأخيك أو للجريب فذيها عليه الصلاة والسلام أن هذا النور من الضوار وهو الغنم لا يستطيع أن يجافع النفس ولا يستطيع أن نبقى في المكان الذي هو فيه فإذا تريد أكده الضوار فلا يستطيع أن صاحبها فيجدها لكن لم نجد صاحبه ليس هنا بليل أن أمن صاحبه مجدد بليل أنه لو كان مجدد لما أقصح في العراء فإذا الاحتمال الثالث أن تأخذ هذا وانظر إلى حذنة الشريعة التي هذا الحديث على ثلاثة الأنواع المع الأول الضعيف الذي لا يمكن أن نجد صاحب غالبا ولا يمكن أن نجد عن نفسه وبقاؤه بياع وهو أغنى فقال فيه لك بالأخذ ثم النوع الثالث وهو الذي تسجعه من الصاحب ويحصل عنه شعال البحث والتحري وهو ظالة الزهدية لقطة الزهد للخضة والنوعة الثالثة الذي هو أعلى مما يرشع نفسه ويمكن أن يبقى في مكانه ولمدة طويلة وهو ظالة في الإبل فآخذ الشريعة لكل نوعه شكمه وهذا يبن على كمال هذا الشر وأنه تنزيل من حكيم حنيف بسانه وتعالى الذي طفل حقا وهو خير فاصلين وتمت سلمته شكاً وعدلاً لا مبثل لكلماته وهو الثمي علاني كن يسمى رحمه الله باب المقطع في هذا الماضي فأذكر لك جلة من المحسن والمسائن التي تتعلق في اللقطة اسم ذلك الرقم الأول وهو الشئ المنفق والرقم الثاني وهو المنفق الشخص المنفق والرقم الثالث وهو شكة الإلتقاء والأحكام المتربجة على الأركان الثلاثة يبين لنا من هو الذي يلقق يجز له الالتقاط ومن لا يجز له الالتقاط ومن الحكم الذي يلقق غير الأحد ومن يتولى عنه والرخم الثاني من الشيء من على التفصيل الذي يترمان من يجز الفقاطه الفقاط ومن لا يجز الفقاطه والرخم الثالث تفت الالتقاط سوى من جهة هم يلتقط بقفة المنسية أو يلتقط بقفة التعريف فتارث أن يكون في حكم الغاصف فتارث أن يكون في حكم أن نلتقط وقفد بهذا أن يبين الأحسان أن يتعلق بهذه الأرسان كم يعمال فقال الله تعالى وهي مال أو مخطط ظل عن ضبعه وتتبعه ظلمة أوساط الناس فأما الرضي هو السوق ولسوهما بلا تعريف قال رحمه الله وهي مال وهي أي اللقطة واستفتح باب اللقطة بديان حقيقة اللغبة. اللقطة لأن الشكم على الشيء فرع عن تصرره ومن عادة العلماء رحمه الله أن يبدأه أولا بالتعريف لأنه عن طريق التعريف يمكن للإمكان أن يختم على الشيء فقال وهي اللقطة مال والمال هو شيء من الرقيمة سمي بذلك لأن النفوس تميل إليه وتهوى ويسعد ذلك الزهد والفضل وغيره وغير ماء فالمال هنا عن وهي اللقطة مال سواء كانت من الزهد أو الفضل أو الأكشية أو الأغذية أو الأقلام أو الكتب أو ذلك مما له قن قالوا رحم الله وبلى مال هذا الحرون له تخصيص فاتي ان شاء الله ان اللقطه تختص بالذهب والفضه وما في خصنا دون بهنه ثلاثه ثم ذكرنا لان هذا النوع من الضائعات والضوان له حكم خاص تكلمت تكلم عليه ابن مالك في باب اللقيط والضوان من ابن الغنم يحكمون على باب وهي نال أو مختص او مختص اختصاص الإنسان بالشيء تنجده به دون غيره والخاص ضد العام ومعنى ذلك أنه شيء يثبت لك على شبيل الخصوصية فتكون مختصا به فمن أمثلة ذلك أكرمت الله كلب الصيف كلب الصيف لو قال المطمئ اللقبة نال ينال لن يشمل خلب الصيد فإن خلب الصيد ممكن أن يضيع من صاحبه ويأخذ خطم المقطع من أن قد تكون اختصت بالإنسان من الشر أن يفيد به وخلب الشرافع أجنى له أن يستخدمه في الشرافع مثل هذا لو ضاع يعطي خطم المقطع من تعريفه ورده ولا تفحيده ظل عن ربه ظنها رضي ظن لديه اناثه وانما ان ضمن رببه او يسقط من صاحبه كنقول لكم في باب الانسان ان يسقط فهذا الوصف قوله ظن يخرج المفروخ ويخرج المقصود فليس لنا لقطا من صاحبه قهرا الذي اخذ من حقه قهرا هذا مبسوط هو الذي يُأخذ من على السرل الخفية والخيئ. إنه خلصةً أو غفلةً فهو سرق فلا يأخذ شكم المصاب عن صاحبه من ناس وَتَتْبَعُهُ هِمَّةُ عُصَاطِ النَّاسِ وَتَتْبَعُهُ هِمَّةُ عُصَاطِ النَّاسِ الظلال الشيء عن صاحبه نقطة نعرف ما ظلت عن صاحبه بأن نجدها صاخطة في الطرقات نعرف أنها صاخطت من صاحبها او نجدها مثلا في أماكن الجلوس معادة هنم في ذلك فأن يضعوا ممتعتهم بجوالهم حيث في هنمم أو الشمطة في هنمم أو فيها الأغراض يعني في مثل المكان بجوار المكان نعلم أن صاحبها قبرة فيها فلم تظل هي ولكن صاحبها غفل عنها حتى نتياه في المكان والمراض من هنا أن صاحبها استقدها سواء كان ذلك في اهنان المنس أو كان في أي سبب من الأسباب فكل شيء ضائم صاحبه فإنه يحكم يصوم لقطا شيئا في الله وتسبعه هنا سأوساطها اللقطة تنقسم إلى قسمين إلا أن تكون شيئا له قيمة وإلا أن تكون شيئا لا فيها سنه فلما قال المصنف رحمه الله وهي مال هذا عمل فلو نظرت نظرت إذا الشيء الغالي فهو مال إذا نضرت الشيء الثاتي فهو مال التبرى في التبر مال القلم الذي قيمته من السريان مال الدكتر الذي قيمته لو حتى القرش والقرشين مال لأنه قيمة وقد يكون الشيء المذيسا قيمته عشرات الألوف أو مآذة فهو مال فإذا قوله رحمه الله وهي أن ينفقته مال عام فالشريعة هذا العموم وضيّنت أن اللقطة التي لا تتبعها هنصحية هنصحية هنصحية هي صاحبها همة صاحبها وهي الشيء اليسير الذي لا تنسلات قوله قيمة ليسك بذلك بالفي أوسط الناس فهذا مرخص فيه ومخصص في أمره والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبثت الحديث الصحيحة عنه أنه مر على كمرة قال عليه رضي السلام لولا اني اخاف ان تكون من امر الصدقه لا اكلتها لولا اني اخاف ان تكون من امر الصدقه لا اكلتها فالتمران وكان الرجل يذبح الدجل واخذ تمره واحد يعني لها قيمه وان ربما كان الرجل طعامه اليوم كاملا تمره واحده من الضيق واحد والجوع هذا مثلنا من يسمع السن وما ذلك قرأت السلام لولا أمني أخاف أن تكون من ثمر الصدقة لا أكلتها وهذا الورع كامل لأكل ما يكون تورع لأكل السلام عنها قوله لا أكلتها قال على أن يد صاحبها قد خلت عنها هذا يدل على أن الشيء الذي ليس تصبره قيمة ولا تسعره جنة صاحبة بمعنى أنه لا يطلبك ولا يبعث عنك التمر إذا فقطت من الإنسان لا إلا بيضحة عنها ظالم وهكذا الحكم اليسير من الأرد من زماننا الحكم من البر الحكم من التمر كذلك هذه لا تبتع رحمة صاحبها فإنه سيخفف في شطنها ولا يجد تعريفها ولا تأخذ أحكام اللقطة العامة ومن الأدلة أيضا خبيب جابر رضي الله عنه أنه قال خفف وفي رخط لنا الصوتي والعقاء يعقله واجبا يعني الصوت القديم الذي تبرط به الزواب لو وجده الإنسان أخذها مع أنه في حكم اللغة لكن لما كان الصوت لا تتعوني من الصاحب والعقاء ونقلها لا تتعوني صاحبها خشفتها ففي زماننا لو وجد قلما رخيصا أخذه واجبهم وهكذا بالمجدى إذا كان المنبوس الذي ترفه الإنسان لا قمة له القمة أو قمة يسيرة لا قمة له إليس تقيم بذاتبال يجيث الإنسان إلا أخذه منذكه إلي كون ولا يحتاج إلى فعله فأمر رغي قال رحمه الله لا تتبعه همته الاختمال بالشيء العناية به والأموال منها ما يهتم به الإنسان ومنها ما لا يهتم به ولا يهتم فلما جاء الفقهاء رحمه يريدون أن يفرقوا بين الشيء الذي يأخذ حكم اللقطة العامة وبين الشيء الذي لا يأخذ هذه الأحكام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في كنته فلما قال جابر وضع العام قوشي خلانا في الصوت والعطاء هذا يدل على أن الشيء اليسير لا يلزم تعريف به ولا يأخذ حكم اللقطة العامة إذا نحتاج إلى وضع غابه ووضع نظام يفرع بين الشيء الذي يوأخذ ختم اللقطة والشيء الذي لا يوأخذ ختم اللقطة فوضعوا ظابطاً وهو همّة أوساط الناس وقال الوسط لأنه جاعناً في التخديرات الغالبة ينظر إلى أوساط الناس فمثلاً قاعدة العادة محكمة لما جاء لنا يضعون الاختكام إلى العرف وضعوا الظابط الغالب فالغالب هو الذي يكون في الوسط ليس لأهل الغنى ولا لأهل الفقر ليس لأهل الغنى ولا لأهل الفقر فكذلك هنا بالمكتف للأموام لا ننظر إلى الأشياء الغالية ولا ننظر إلى الأشياء الرخيصة للجلس ولكن ننظر إلى الأشياء الوسط ونجعلها هي التي تزدية عليها أحكام اللقطة فنقول من ذلك قل إذا كان أغلى من هذا وعلى هذا وضعا من خلصة من الله أوصار والوسط هو المقام الذي يكون بين الطرقين والغالي والرخيص فاللقطة الشيء الذي ريتها بالرخيص جدا الشيء الذي ريتها بالرخيص جدا فإذا كان رخصه فتتبعه وهمة أوساط الناس يعني يمكن يكون الرخيص عندي الرخيص عندي قيمة 200 ريال لغنامي يكون غنيا قد يكون رخيص 1000 ريال وقد يكون الرخيص 10.000 ريال الناس من الناس تكون عشر عناس عنده بكل ريال من الله عليه من الناس ومن الناس من تكون من ألف ريال عنده بنا فإذا ننظر إلى أوساط المجتمع هذا يختبث باختلاف الأعراف والأزمنة والأمس فالقاظم والشيخ والمشي وطالب الإنس إذا سئل عن شيء هل هو اللقطة أو لا ينظر أن ينظر إلى الوسط والمصنف رحمه الله اتتبأ بهذه الجنة لأن أول ما تبحث من أحكام اللقطة أن تعرف ما هو الشيء الوسط الذي تتبعه لنا في الناس حتى تقول بعض الآخر يجب تعريفه ويجب كذا وخذا من أحكام اللقطة وهو يقول لنظر المضع رابطا بألفات الناس وألفات الناس تختار باختلاف الزمان والمكان بل قد تجد مجتمعا يكون وسط المال في الحياة بحيث ما دون الأرض يكون شيئاً يسيراً وقد تجد مجتمعاً الله صد فيه أكرياناً وبحيث ما نزل عن الماء يكون وقد يكون العشر ريال فإذاً يرب هذا إلى كل عدف بحسره فقال الرحيم والله تتبعه همة أرطاط الناس تتبعه لأن يعتمي صاحبه بالبحث عنه والسؤال عنه لأننا لا نستطيع أن كل شخصاً التعريف دمان لا اذا يريد تصحيح لا يشغل به صاحبه. لذلك عناء من صاحبه ففي هذا تعناء ومشكا ان اختام اللقطه القاعده <تصفيق> التعريف في هناء وفي مشقه نعم فاما الرهيب الفاؤل التعريف للتخريج الهاء بالتخريج اي اذا حدث ان اللقطه مالا صاحبه مال ضائع ان صاحبه هو فتعون من صاحبه او مالكه منه مالكه فإنه إذا كان رئيسا يعني شيئا لاقن مثله فإنه لا يعتبر لقصة يعني أراضي المحمد ترجع على التعريف السابق بشيء يخرج مالك من اللقصة فأما الرغيش فإنه الخدم نعم والصوته والصوته, والصوته الرغيش ما تسعى منه صاحبه لكن ليس إثناء في غرفه قد يكون مثلا في نجد من الناس في نظهر نظمنا والرغيس عندهم له مكان وله قيمة أو رفقة من السفر من الفقراء والضحة الرغيس عندهم له قيمة وله مكان لن نقول للمنباشرة بمجرد أن يجد رغيسه لأن الوضع هنا يختلف عن الوضع العام هو يتكلم حمل خالد وإلا قد يكون الرغيس له شأن ولو في أيام النجاعة وفي أيام الشدة له يشعر تدعه من الصحيب هذا التحديد بالغالب ويختارون عن كله بالغالب نعم والصوص والصوص بذنب ربه نعم ونحوه نعم ونحوه نعم أي المراض لما لا تتدعوا بهم ولا في مثله ذات تعريف فيملك بلا تعريف أي أن صاحبه إذا فقده ووجدته إننا نحكم بانتقال مفقيته إليه يملك بلا تعريف نجرر ما تعقلون كما يقول بعض العلماء فهو لواجهه وضعهم يقول فهو لمنحقته وهنا قال محمد سيملك بلا تعريف فأراد أن يضيّن أن الشيء التاسع واليسير المسواة الآن لا تتعلم من الصحيح تعريف لكن في بعض الأحيان أغلقان المسواك في فصل فقط في يمكن ويمكن معرفة الطاحب نرده إلى الطاحب ليست المسألة يعني إنها هكذا المطلقة إننا المراد الغالب في حاله الغالب في حال أنه مثل الرضيع ومثل الصوت لا يستعيني الطاحب لكن لو كان في في حال مخصوص يمكن أن يصرفه إلى الطاحب يجب أن نرد إلى الطاحب لأننا نهماد ملوكة لأصحابها ولا يفكم بالانتقال مثل ما أنتنا رد هؤلاءنا وَمَنْ تَنَعَ مِنْ سَبْعٍ صَغِيرٍ كَثَورٍ وَجَمَلٍ وَنَحْرِهِمَا حَرُمَ أَخْضُهُ قال رحمه الله وَمَنْ تَنَعَ مِنْ سَبْعٍ صَغِيرٍ لما بيّن رحمه الله الشيء الذي لا قل يسلمه ولا تتلعه منه الصاحبين شرع في ذبه وأكشه وَمَنْ تَنَعَ مِنْ سَبْعٍ صَغِيرٍ في الحقيقة الأحاديث أو الأ... الأ... الآيات والأحاديث إلا أن تأتي لشيء معين تختص في لامة المعين وإلا أن تكون جاءت على السبيل التعبث فلا يبحث في أملكها وإلا أن تأتي على سبيل التعقد ومعرفة سمعناها حتى يقاف غيرها عليها وهي القصوص فإذا عندنا نصوص لا يمكن أبدا أن يجاوزها عن موضوعها جاءت محصوص خصة بها عليه الصلاة لا يسل لك الإنساء من بعد ولا أن تبدأ لك من, من أجواز وإذا أعجبك تسميننا إلا من أجواز هذا نصف خاص به عليه الصلاة ويحكم لخصوصه خاص أريد به الخصوص وهناك خاص جاء على حديث تعدد ما نستطيع أن نتقدم فيه ولا نقوم الصلاة لجلو في الشم هذا تعدد جاء في فرضية صلاة الظهر بعد الزواث لا نستطيع أن يحدث فراثاً ثانياً خياساً على فراثاً ولا نستطيع أن نحدث عبادة خياساً على هذه العبادة أخرى فهذا شيء سعدد ونخطط فيه على هذا الوجه الذي نفعله وإنا أن يأتي خاصاً يريد به الغمو قاعدة ينبني عليها دورها وأصلاً يتفرح عليه مما يفصل من يفاعد وهذا هو منهج الشريعة في أكثر من الصد لأن الله يقول اليوم أتمنت لكم دينكم فالكمال أن تكون نصوص الشريعة قواعد عامة حتى تصلح لكل زمان ومثال فمن أنت لذلك مسألة اللقبة لما جاءنا الشبيث مطبط علينا لما جاءنا الشبيث في ظالة الإله قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها ما لك ولها معها حذاؤها وثقاؤها تريد ماء وتأكل الشجحة ترقاها ربها وصاحبها هذا اللغة من الحديث دين فيه نبيه السلام أنه لا يجوز أن يتعرض الإنسان لضامة الإبل لا يجوز أن يتعرض لضامة الإبل هم المراد بذلك الإبل فقط بحيث لا يقال عنها ونقول فقط الإبل وغيرها ملتقط على شكم المقفة أم أن المراد بذلك أن الإبل تنسنع وتدشع فنقيد على الإبو غيرها مما يأتي شكمها لما جاء ذكر الغناس فقال عليه السلام هي لك أو لأخيك أو للبي إنما هي لك أو لأخيك أو للبي فقال لك أو لأخيك أو للبي فأطفق لك يبقى لأخيك أو للبي المالك هو أخي خمسون وقيل ان إذا ما أخذت أنت شخص آخر ويأخذ لكن خلينا منها على الأصل أن أخيك لذلك المقابل إنما هي لك فيقاط غيرك إذا كان تانا وهذا أمسك لأنك تقول إنما هي لك أو لأخيك يعني مالكها إن وجدها فهذا أفضل لأنه لما قال لك ينزل غيرك إن وجدها فما وجدها فإذا أقاطنا لك بقيت لأخيك أو جد لأخيك إن وجدها أو جدت إذا لم يجد طيب لما ذكرت لأخيك تبقى لأن في حيوان المنطقة الضال معنى وهو كون يدفع النشو أو لا يدفع فهو بدنا العلم لا يمكن أن من, من صغار الثباء أما صغار الثباء لا يمكن لن يجل ولو أنا من يدفع لما انطرّ عليه السلام أن تطرخ على خالها فمعناه أن هناك خلّة لهذا السرق فقال معها شذاؤها وثقاؤها فرد الماء وتأكل الشباب لكن في الغلم الغلم ممكن أن تجي شيء تستقرده وممكن من تجير المسافات لكن لا يمكن أن تفعل ذلك فقط إنما هي لك أول أخي فأول الغلم تدل على أن مسألة اعتداء التبع عليها مؤثر بالحكم وأن هذا الأمر الذي ذكره من الله سلم على العلم التي من أجلها شدد بالإذن ويسر وحفف في الغلم ومن هنا اتنبط العلماء المعامل فقالي لا يستطيع أن يدفع من صغار السبب أو يستطيع أن يدفع من صغار السبب مثل أن أنا القبل الزغير أنه قد يستطيع أن تدفع لي جاء صغيره بإبل جاء صغير بالأشد أو أشداء الآذي من النمور ممكن إبل الشديد البطري ليس لن وعلى هذا قالوا إن العلا كمه يدفع النفسي وجعلوا الضابة صغار السفر لأن صغار السفر تأتدع الإذن ومع ذلك جعل الإذن سائدة هائمة ضال حتى يلقاها رسلها فدل على أن العلا كونها لا تستطيع أن تدفع النفسها مع صغار السفر فقال رحمه الله ومن ثلعا سفر صغير ومن ثلعا سفر صغير كالإذن وماذا عن سفر وطاف على ذلك الغذاء والوعود والثيثة والثيثة الجبل وبقر الوحش هذا النوع البقرة هذا النوع في الحقيقة يعني هو من حيث الأصل إذا وجدت بدلاً يدود فيدو هذا لا إشكان فيه إنه من المباحات وحلى الله عزيزة العبادة والثيثة والوعي والثيثة الجبل أمور الله شكراً ثانياً المثنف لما قاله من ثنعين من صغار المراجع أن يكون هذا الضدي ملكاً لشخص وليس المراجع أننا مثلاً الغباق والوعود والغزال ونحن إذا كان ملكاً لأشخاص وظل وضاعة أنه يترك حتى يلقونه لأنه يدخل عن نفسهم انفرار السباق وكذلك يدخل بهذا ما يدخل عن نفسهم انفرار السباق بالتوحف والفراب حتى ولو كان منطيق وبناء على هذا الحنان الحنانة لو كان لهم الذي الذي يرفى الذي يسمى الحنان البيت لو جاء لا يجب لأحدا أن يأخذه لأنه يلتمع من نفسه لأنه يمكن أن يبتعى النفسه حتى يرجع إلى ربه هو الصحيب فهذه ينتبه على لا يجب ظالك إلا ظالك من مهلا أنه يأخذه ليس إلا الارتزاع لما يأخذ حتى يعود إلى صاحبه ومالكه إلا إذا كان معرف الصاحب تاخذها على نيه التيها تصحبها لا اشكان اما اذا لم يعرف من نوع البيت الذي يربى يترد المعان هنا المثل هذا في اليد بدا ان نفسه وكله حنان حتى يرضي الى الصاحب او يلقى انا وجمال كثور وجمل كثور اوليا ف وجمال خلال البقر قوم يدفع ومنها من جعل الذقر خارجا عن شكم الإبل وصحيح أنه يعقل فإن جاء الجذير رفضي الله عنه وعظاه فأعطاه وقال بسمعك رسول الله عليه وسلم وقال لا إني الظالة إلا في التفريق بين الإبل والذقر أن الإبل تصدر أكثر من الذقر والذقر إذا ضع في السياسة والصحراء غالبا ما يغني في خلاف الإبل إذا تصدعنا أكثر والذكر ألعب في الخبر من هذا الوضع إلا من حيث القوة من هذا الوضع في شدع بين الذكر ودين الإبل وبيننا سدعون بعض العلماء يرشط الذكر بالإبل في أكثر من سائل الشرين يقول وجدنا الشريعة تجعل الإبل والذكر في حكم واحد ولذلك يضحها بالبصرى عن سبأ يوضحها بالبدنة عن سبأ وقد ثبت عن النبي صلى الله عن الفاء جدي البقر جعل البقر محمل بالتشريع قبل اذل فانزلها منجلة الاذل ومن هنا قالوا من من البقر كل حق ولا كذا قياسا على الاذل ومن اهل العلم من جعل البقر صارت منتخس من الاذل وظهر لا يتقضى واختلف الثامن استخدمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راحا في الساعة الأولى فكأنما يوم الجمعة فكأنما قرض بدنه ومن راحا في الساعة الثانية فكأنما قرض بطر قال فصرت من الإجل والبطر وأجيب بأن هذا من بيهة الفضل لا من بيهة الفضل وقد يختزق الإثناء شكما ويختلفان الفضلاء فيكونوا في أحدهم من الآخر لأن هذا لا يختزق أبن في الشيخ هذا الفضل ونحن هنا لما ذكرنا أن يكون قوياً على الدقل إلى الشمسان حرم أخذه حرم أخذه يعني لا يدخل في جواب التقاط فأصبح الأشياء والأموال منها ما يجيب أخذه ومنها ما يحكم أخذه ومنها ما يجيب أخذه مما يكون فيه الغالب الضياع يجب عن الإنسان او يأخذها أو يعرف صاحبه ويجب عليه أن يأخذها حتى يعطيه إلى صاحبنا وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغافب قال رحمه الله وله التقاط غير ذلك من حيوان يقول المطلس رحمه الله ولده أي الشخص الواقع بالضائع التقاط أي أخذ الشيء الظال أو الصاقط أو الضاعف من غير الذي ذكرناه الأشياء الوثيرة الأشياء, الأشياء التي لها قيمة في الضعر وحينة صاحبها اختلع الظلماء رحمه من أهل العلم من قال الأفضل والأثمن أن لا تتفكر. أن تترك الشيء ولا تتفذ ومن أهل العلم من قال الأفضل والأكمل والأعظم عذر أن تحتسب وتأخذه سنانة لما لأخذك المسلم ومن أهل العلم من قال إن النسأل على الإباحة ما نقول الأفضل الأخذ ولا الأفضل السر إلا لأخذك فإن كان الشخ يأمن على نفسه ويعرف أن نفسه لا تتعلق بهذا الشيء وأنه سيقوم بحقوق التعريف وأن يده ستكون يد أماماً حافظة على الشيخ أو يقود على ظن أنه سيؤثر الشيخ إلى صاحبه وأن صاحبه سيقود هذه كلها أشوار ونفق بها حالة ذكرها بعض الغلمات ونص فيها على وجوب الأخذ وهي أن يكون الموضع الذي تقط فيه المال في سبراق أو فيه فساق وفيه الناس لا يحققون حدود الله ولا يحقق المسلمين بحيث يأخذونها ويكففونها ولا ربما يستغلوها في الأمور من حرمها فيجب على الإنسان أن يأخذ عنده يجب عليه الأهل إذا كانت الإحوال هادئة من على نفسه الفتنة ويغلب على ظنه أن هذا المن لو ترس يأتي فارشق أو, أو من الله خير فيه قد في وقد على حرامه او يضرب على ظنه أنه فيجب في صاحبه فهذه الأحيان نصبه على أنه يجب عليه الأعظم فإن ذلك الشيء او يجب غيره مما يجب في أمنا أن نقوم بهذا الأمر يعني يجب غيره ويغلب على ظني أنه لا يأخذ السواق الإنسان طالح ما كان فيه هناك فيه خير ويغلب على ظني أنه سيقع في يدي غيره لمن يقوم بحقوق وغيره أفضل منه الأفضل الثالث ويروى هذا عن عبد الله من عباس وعبد الله من عمر أنهم كانوا مفضلون يكرهون أخذ اللقاء ويكرهون تغربناها بما في ذلك كلمة الورق وإعادة الإنسان عن التبع والمسلوبية هذا إذا خاط على نفسه إذا وجد الغير ولم يأمل على نفسه ألف أثناء أما إذا وجد الغير وغلد على ظلمنا أنه لو أخذ هذا المعب أنه يستمده وربما لم نعد نفسه عليه لان النفس تختلف والاجناس تختلف لربما تاخذ ضائقات وعيوبها والحاجة فتضطر الانسان الى ما, ما, ما, ما حرم الله عليه لذلك تعالى النبي صلى الله عليه من غلبة الدين لان الانسان اذا غلبه الدين خذل في قوله واخلف في وعده انه يقهر على ذلك ولذلك استخدم الشن من غلبة السن هذا فهو ذل النهار وهن من ليس الإنسان إذا غلب على ظنه سيهتم بهذا الأمر ويشغله عما هو أفضل ويجب غيره من ينقوم بيس الأفضل أن يتركه إلى ذلك الغير والأفضل له التورر وكيانة نفسه عن ذلك في شكم هذه المسألة أيضا إذا كان الموضع أهله أهل الشرق يكون أهله أهل الشرق بحيث لو أخذ هذا المال تسبب له في بيتنا واتهموه ويستيقع ويتعرض الظرق سيكون فرقه حين يجب مقدم الأذى أخذه أي فصل في المسألة تقلم وقطع وفرح على هذا التقصير أن الأذن والأمثل والأشخاص والأحوال محترفة والإنسان يرتق الله على قدر استطاعه فما كان موافقا لشرح الله بحيث يتأثى الحكم بوجوب أخذ اللقطة فيه أو ندها أو احتفاظها فإنه له وجوب الأخذ والإحتفاظ وما كان عظم فعث وما كان انتفت فيه الموانع وانتفت فيه الدوانع يبقى على الأسوى والشلم قال المخمس فله فنص على مرتبة الإباحة له يعني يجوز يجوز له أن يعقدها وهذا على سبيل التحديد ويبقى التحديد كارثه النيديكارهل يسقط هذا الحكم بوجود العارض عند وجود الماء نعم ولا يلتقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه, نفسه على ذلك نفس الروان البيانيه ان شاء الله رب الحيوان غير على القسم الذي قدمناه ان يجوز اخذ من الحيوانات وغيرها له التقاطه هذا الالتقاط على التفصيل الذي ذكرناه رضينا المخمسي لأنه هو الاحسام المتعلق بالالتقاط مفرع على معرفة الشيء الذي يلتقط وزعدا نضينا لنا رحمه الله الشيء الذي يلتقط بينما لنا أحوال انتقاط اللقطة من يلتقط اللقطة يلتقطها على, على صور الصورة. الصورة الأولى يلتقطها بقف تعريفها وردها إلى صاحبها فالصورة الثانية أن يلتقيقها بقف أن ينبتها وأن يأخذها ففي الصورة الأولى إذا التقطها تقف بتعريسها والوصول إلى الصحيحة لإمكانك يجلس ما تنفذ عليها أحكام اللقطة لا إشكال يصف يعرفها وبعد المضيء مدف التعريس يكون نالكا لها حكما فما لكن من أخذ اللقطة في الصورة الثانية من أخذ اللقطة خاصداً أن يملكها مباشرة وجد قلمتاً قلم له قيمة ونهبال وتتبع من المصاحب وجد كتاباً له قيمة ونهبال وتتبع من المصاحب وجد ذهباً وجد خفر فحملها وقال يريد أن أنفق من هذا الناس فهذا حكمه حكمه غاقر يعني في الأول يكون حكم حكم الملتقص ويجد أماناً وبالتالي يكون شكم شكم الغاصل ففي الأول لا يضمن وفي الثاني مرمي, مرمي. فرائدت المسألة أنه ذوي الثقف على الوجه الأول من نيته فيما بينه وبين الله أن هذه العشر الآلاف التي وجدها يريد أن يهدفها ويوصلها إلى طاسدها فأخذها عنده فضائح أو سرقة من تعدى لكذير لا زمان عليه لا زمان عليه لأنه ما تعدى ولا فرق يد و يد لكن لو أخذها بحذر المنفقها ولم يفكر لا بتعريفه وغير شيء إننا قال الحمد لله هذا الرزق الذي جاءنا والضعر يحمد الله لله حتى ولي خالي لا ننسبه صلى الله عليه وسلم فأخذ هذا النظر في يدي أن نصرف عنده برض أشياء فأريد الآن أن أخذها حتى أسبب الضائقة أو أشتري الشيئا فلما أخذها إبتله الله في الليل الذي أخذها أنه سرق نمت أو ضح نمت لو عرفت طاقتها وجد عليها نارد بالأمور في الأول أنه وفي الثاني غاطب لأنه يده ويد هذا فائده يعني أمنية الاختقاف فلو أخذها بصفة طيب الاختقاف من التقاطها بالرجل المعروف كان فيه يد أمانه ولا يده أن يتعدى يفرط عنده غيره والسلام فأما إذا أخذها على سبيل اللانت يعني يجد مثلاً آه شيئاً ودنية أن يأخذه بحظه أهله وولده دون قط التعريف فإنهم في هذه الآلة يكونوا غامنين حكم حكم الله الثاني نفسه على ذلك هذا شرق له الأخذ شرق أن يأمن نفسه على ذلك يعني على انان الذي اخذه وإلا لا فهو كغاثب مفهوم الشر انه اذا لم ياخذه انا هذا من اخذ من ادى ان ينتقى عن نفسه واخذ من اجل فلذلك يجي ياخذه ولا أحد احد ان يشعر انه اخذ هذا الناس وبيده اخذ من ينتظر لمن يريد ان ياخذه وان لا في غث فهو كغاثب اي فطم فطم الراصد كما تقدمنا فباركنا الله تعالى ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المفاجد حولنا ويعرف الجميع ما تقدم من الأشياء المنفقة التي تأخذ حكم اللقطة يجد تعريفها التعريف نخضر من المعرفة المراضب ذلك أن يأخذ الإنسان بالأشباب التي يتوقص من خلالها إلى معرفة صاحبها واحتلق العلماء رحمه الله هل إذا وجدنا مالا يجد عليك أن تغرفه فإذا كان المال مما تجدعوا من الصاحب أحكمنا بكوني بقط هل التعريف واجب او لكي واجب وجهاني لأن علم رحمه الله الصحهما أن التعريف واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر به وعليه جراء عمر الخلفاء راشدين في فتاوى بعضهم فعمر رضي الله عنه وعرضاه وغيره التعليم الله عنه جميع أفقوا بالتعريف وألزموا به وأمروا به ثم هذا التعريف فيه تفصيل عند البنهاء بالنسبة للأسبوع الأول يرى بعض العلمة السلطة رضي الله عليه وعلى البنهاء أن الأسبوع الأول الذي يوجد فيه المال يكون التعريف فيه أشد لحيث يؤدد في يوم لأن الغالب يعني في اليوم الأول والأسبوع الأول الأمر أشد ففي اليوم الأول لا يتفصل على مجرد بل أن نسعى للسؤال لتحرك موضع المال الذي يوجده فيه او في المظامر فإذا كان الموضع الذي يوجد المال فيه ثلاثة وبجوار الثلاث منتزع يرتاده النار أو متجداً نصلي فيه النار يعني نحرث على أقرب الموادع مما هو مظلة أن يوجد صاحب المال فيه أو يرتاده صاحب النار غالباً في هتعة اليوم الأول جاهدة بالتعريف أكثر من الأيام الثانية لأن اليوم الأول تكون الهناء الشب والاعتناء أكبر ولذلك من الخطأ فجد البعض من يجرب نائح في المال يذهب به إلى بيسه فيسير الالتقاط ثبدا في إضاءة من الأمستان بحيث أنه لو ما ذهب إلى بيسه ربما جاء الضاحب فوقده في بالمكان في فيصفش التقاطه على هذا الوزن خالفا لمحصود الشرق وعلى ذلك جعل الألماء الهواليوم الأول الالتقاط أحد من غيره والتعريف فيه آشد من غيره وفي اليوم الأول خاصة إذا في الأمارة أو القرينة أو العلامة على أنه يوم مقصود مثلا يكون مقصودا لعبادة في يوم الجمعة فلو المال في يوم الجمعة فهنا أمارة من الزمان على أن صاحبه سيؤذني فينفذ إذا وجد المال بعد صراحة الأمام يقف سنده ويحدث بالأجل عند الله عز وجل في المكان الذي يراقب من يأتي يراقب من يأتي هذه هي النصيحة لآلة المسلمين ينصح لصاحب الناس التعريف في اليوم الأول آخر وينصح الناس حدد دائماً يتحرضون بميزة هذه المسائد التي تتضمن ذعب التنبيب السنن الواردة على أسفل السنن مما تعنده البلد الناس دين إلا من رحم الله ومجرد ما يعصد الناس يذهب به في بلد أو أي درج يشافر بالناس يغرر بحقه وليس لك من ضب التنبيه لهذا التعريف اليوم نول أشك ثم الأسبوع الأول قالوا كذلك يحكم اليوم الأول يسلح الأسبوع الأول التعريف لبعض العلم يوميا يعرف في الأسبوع الأول الذي يوجد فينا اليوميا لأن الغالب ان هذا الأسبوع للحسين الصاحبه فإن لم يتصر له الأولى في اليوم الأول بحذر يتصر له في اليوم الثاني من يتفرر ظنيا للصانف يتفرر ظنيا الثالثة الرابعة الحامس إلى الجمعة لأنه ربما لم يتفرر له أيام العمل في أتيه الحامس والجمعة رزق منشي وما أن يأتي ويبحث عن ما في الموضوع فهذا بالنسبة الوازد في الشيء الأصب بالتعريف أن الله حكمه يجودي ويكون في الأيام الأول أحد منه إلى من الأيام الأخرى. ثم بعد ذلك إذا كنا بالتعريف سنة من أهل العلم المنطار يطرد الحكم اسبوعيا كل جمعة يقوم الناس أو يضع إعلام أو شيء حرة عن صاحبه ويسأله ومن أهل العلم المنطار إذا أردت الأيام من يوم الأول والأسبوع الأول يومياً ينتقل الحكم للشهر فكل ما جاء شهر يجد في التعريف بخصوص ارادته شرعيه ان صاحبه المال حقه ف التعريف لازم له لازم له لازم يصح ان يعرف بنفسه او يعرف وكاله يعرف بنفسه ويقوم بنفسه ويقول اننا من بعده يقول الشيء الذي هو مضمن كما جاء في كتابه الثالث يوقع كل شخص تقوم وتنادي في الناس ومن ضع له شيء فليأتي منه ومن ضع له شيء يعني يأتي لأجل يتعرف على الشيء الضائع أو بيخرج فيصح التعريف من الشخص صارة يصح وكالة من الناس أما صفة التعريف فالواجب أن يحتر فلا يذكر من المال من ما يمكن أن يتوسط إلى معرفته يعني لا يذكر التي تخص بذلك المال التي يهتدى ويهتدل بها عن طريقها إذن يقول من ضاع له شيء فليأتي من ضاع له مال فليأتي من ضاع له يعني فيش من ضاع له شنطة منحو ذلك فليأتي ذلك العلماء يقول الأفضل أن يجنل عموما يعني يقول من ضاع له شيء لأن أهل الشر ربما توافع الحرب عذب خمسة على أن يأتي الأول منهم يوقع من ضاعك له الشمطة عرف أن النار في الشمطة فئة الأول يقول ضاعك له الشمطة خلنا للنار خال بيضاء خليفت لشمطة يأتي الثاني ويقول شمراء فضراء فضراء يتواطع أهل الشر فيقرب عليه من يسول إلى المان ولذلك الأفضل والأفضل أن يجهم وأن يكون هذا من باب نفس صح والمان فيقول من ضع عنه شيء أن يأتي ولذلك إذا قلنا على الوجه الأول أنه يجهم على الوجه الذي في يشمل ذلك المطور وهيانا فيقول من ضع عنه شيء وعلى وجه الثاني يسح أن يقول من ضعف له الساحة من ضع له طلب من ضع له فتاة فيحدد الجنس ويمكن أن النوع ويرقى التفصيل على صاحبه لكن بالحقيقة يقول الأول أحبط وأفضل وأولى فإنه أكثر ضلال على صفق صاحب الشيء أنه إذا جاء الشبس وقال لي أن أضع وفيها أنشرة علاقية أسلح لهذه الحالة فأطمئني لأنه إلا لا تذكر شيء لم تذكر شيء لكن لو أنك قلت من ضعته الشمطة وفيها نقود فليأتي على الظلم أن يجري موها إجمال يأتي الأول ويقول ضعت من الشمطة لونها قطراء فيها عشر ثالث الثاني يقول هماني ثالث حتى يرسلون إلى ما هو عند المال ممكن بعد خمسة أو ستة أو سبعة أشخاص يمكن نعرف قدر المالي ولذلك يجب أن يكون هذا أولى وينضغي على الإنسان أن يأخذ بأسباب الاحتياج نصيحة لصاحب الماء نصيحة لصاحب الحظ في مجانع الناس يكون التعريق في مجانع الناس لأنه حظ ضائع في كل من كل شخص من ذلك الموضع يعتبر أن يكون صاحبا ليعرف في مجانع الناس مجانع الناس نزد أمام المساجئ بشط أن لا على المصلين فيها والذاكرين الأسواق العامة والخاصة لأن الناس تجتمل فيها الحدائف التي يتسوم فيه فيها وهكذا النسوة للأنافذ الخاصة التي يقتدونها المدارج منها والدوائل إذا كانت قريبة منها فإحتاط تعريفها إن جاء نعمان غير المساجد غير المساجد يعني داخل المساجد لكن تعريف خارج المسجد عند هذا المسجد بشرط الله يزعي جناب ومن هنا يفرق بوضع ورقة الضائعات داخل المسجد وخارج المسجد فداخل المسجد منهي عن نشد الظالم في الحديث الصحيح أبو صلى الله عليه وسلم أن, أن رجلاً قال إذكم رأى البعير الأحمر فقال صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك فقال عليه الصلاة والسلام من سمعتموه ونشط ظلمته المسجد فقولوا لا رده الله عليك فإما المساجد لم تبنى ذلك قال تعالى في ديوك الأمين الله وأن ترث عويدك رضي أسمه المساجد ليوت الله وبنيتني أبي ذكر الله عز وجل ولم تبنى للدنيا في الأمور الدنيا. فبناء على ذلك لا يجوز التعريف بالأشياء الضائعة في المسجد ولا نشتر هذا الشعال عنها في المساجد في خارج المسجد ويجوز أن يضع إعلاناً والأفضل أن يضع على أبواب المساجد لأن وضع الإعلانات على أبواب المساجد سواء مثلاً يريدون إيجار محمد أو يريدون مثلاً معرفة الشيء الضائف ونشغلو مرغباً لها فيهدى حمنا على باب المسائل وننشغلوه عن ذكر الله عز وذلك الأفضل والأكمل في نارة المسائل تكون على أطراف الجدران بره بعيدة عن نفسي الخارج عن نفسي فهذا أكمل أما على الباب نفسي سؤدي إلى اتخام الناس ومغايقة الداخل والخارج للنفسي والباب نفسي ورط النفسي على داخل نفسي فيكون حكم حكم داخل نفسي لذلك لا يدوث وضع الإعلامات على الأبواب وأن نشط على الأبواب بالإعلام إلا إذا كان الزاب على خارج فعلى خارج يوجد الشرس ألا لكن الذي يشاهد أنه يضغل وأنه يشغل الناس عند خروفهم وعلى هذا أن ينبغي أن يكون في ركم المسطف في طرح المسطف أو بعيدا عن الزاب القدر الذي لا يضغل قد داخل والخارج وإلا من وضع على الزاب وضيق بالداخل والخارج وإنه يحمل الإثم وذلك في هذا هذا أمر منبغي أن تداري حتى لو إعلان عن حاضر وضعه على باب المسلم يؤدي إلى ازدحان الناس يتمقع الناس في دخولهم وخروجهم هذا يضبط منها ولذلك لا ينبغي أن يتسبب الإنسان في أجلية المصنين الداخلين أو خارجين ويوضع الإعلان الموضع ويتحفق وضع موضع موضعات الإعلان في المكان كون الشخص يحرق على أن الكل يعرف ويقول على انتابعيكم أبداً هذا ليس منهم المهم أننا نفتخ الله الزوجة ونضع ضوقة الإعلام في مكان بعيد عن الباب لو يأتي من يريد الخير فلو جاء الأشر منهم آموا آل الخير وأصدقوا رغبتهم بالخير أكثر من الوشاء الذي لا خير في حضوره وخذيكم حضورها الضرر من المثلين ها شولاً شولاً ثلاثاً الثلاثة الإعلامات القدر الذي تعرق فيه اللقطة فورد عن أمر رضا الله عنه أنه أمر بالتعريق ثلاثة دنين ومهل علما ضخف الرواية عنه في ذلك لأن الدواية فيها شخص لا أدل قال ثلاثا أو شنة فقال بوجود الشخص الثلاث ضعفت لأن فيه الدواية فيها حونة وثنة فتابت في السنة السنة يعرفها سنة كاملة وعليه العمل أن تجمع رب أهمهم لكن إذا قلنا إن السنة السنة هي الحد الأعلى ثم تختلف الأموال واللقطات بحسب غلاءها وقيمتها وتقدر هم الصاحبين فإذا كانت مثل مئة سيال تتجعلها هم الصاحبين هم صاحبها لكنها ليست بذلك المال الكثير الذي المخلص يزقطه بالتعريف السنة يخفف في الند ويمكن أن تكون إلى ثلاثة أشهر يمكن أن تكون إلى رفع السنة ثلاثة أشهر وما إلى ثلاثة إلى ثلاثة سنة أربعة أشهر أو رفعها وثلاثة أشهر أو نصفها وثثة أشهر يعني حسد الأموال نفسها فإن كان ملا له ذلك أشهر ثلاثة ريال خمسة آلاف ريال أربعة آلاف ريال إنه هنا له يعني حاكد شذر صاحبه ويركد عنه ومغلة أن يأتي قيدة العام فإنه يعرف سنة كاملة هذا من حيث مدة التعريف يعرف سنة حد أعلى وبعد السنة يأخذ بمثلاته فأما إذا كان دون المال الكثير وتتبعه من الطاحب ولكن أليس بذات الذي يعمله القيمة الغالية صبعا في الكتب أو في السياف أو المنبوشات أو الشاعات المحيهات فيمكن أن يعرف بعض السنة لا يقفف فرعا لنا يقول يالك أفتر لما من أحمد رحمه الله وبعض أنك السنة رحمه الله بالتعريف إلى شهر بالتعريف إلى ثلاث أشهر بالتعريف إلى شهرين وبعضهم يفتي بالتعريف كل شيء له تدعي من الصحيبي ليس بذات الذي له قيمة كبيرة التي يكلف بها من المنطقة بالتعريف سنة ثانية حولا أي سنة ثانية. والثمانية لحول الحولاً لأن الأحوال تختلف فيه ولذلك يكون يعرف الضائع سنةً لأن السنة فيها جنيع الفصول وإذا فقط منه في أيام من السنة ربما لا يغير في الله هو قريب منها او نسبها من في هي غارب أو نهاية اليأس غارباً ان هو السنه الموجود نفسه هنا عن يهود رائع اصحابك انت تعرف هناك حد اعذاب فاصحمه تشرب بقوه هنا هو عنده قوه وبعده حكم ما سينذا يتطبق فيها قبل معرفه صفاتها وماذا انطاقها وصفها الذي ندعوها اليه فربهم الله ويملكه بعده حكم ويملكه ان يملك النام الملتقط بعده اي بعد تعريف السنه حكما لا حقيقه حكما في ادته التصرف يجوز له بيعه يجوز له له التصدق به فما يتصرف فيه حكم لا حقيقه بحيث لو جاء الطاحبه يوم من الأيام يطلبه ووصفه صفته التي جرى رفتها وجب عليه أن يضمن له مثلا إذا لم يكن من جوده وهذا هو قول ما صريح القول عليه الصلاة والسلام وليكن وجيئة الهندس فإن جاء الطاحبها يطلبها يوما من الده فأدها إليه فوصفها فأدها إليه لكنه لا يتصرح النام الا فعدا في من يعرف الحافه فيسقط عدد النقود وصفه اولا جنس النقود ذهبا او فضه ثم نوعها اذا كانت من الذهب من الذهب اليالات او من الدراهم من اي عمله من العملات ثم هل هي من فئه من اكيال في زماننا فئه ال50 ام ذات و هل هي محفوظة ضرباء أو مفرقة وهل هي كلها في موضع واحد من الشنطة مفرقة على مواضع وإذا كانت موضوعها في شيء داخل كتاب هل هي مفرقة أو مجموعة يعني الصفاد التي كانت عليها يعني أن يمكن أن يتوسط بهذهلها تنقص المصفاد إلى خارج عن الشيء المنتقب وده وشيء منتصف للشيء المنتقب للشيء الخارج مثل لعاء مثل الغذاء وفي زماننا أرقام الشنطة مثلما يعرفها وكذلك نوعية الشنطة ولونها وهلية قديمة أو جديدة وصفة الحالة التي كانت عليها يعني كيف نبدأ المكان الذي يبدأ فيه في السوق عنوى أهلية على الكرسي الذي يعني الإنسان أو أسفل منه الإنسان غالب يتذكر مثل هذه الأشياء فهذه الاشتفاثة الخارجة يغبطها ويكتبها وهذا أحوص أفضل من يومنا يجد المال يكتب ملاحظات عن الإسلام الذي يوجده فيه والسلام التي كانت عليها في الشمك كذلك أيضا افتفاث المال ما فيه من جهة جنسي ونوعيه وقبري في الزمان المضيئة العلمة لما قد يكون النام يشترك ندير ريالات والدولارات يكون هملكين ثلاث هملاك و سفات هذه النام و سفات وضعها في الشمطة وهل معها شيئاً آخر أليس معها كل هذا يخدم و يدونه و ثم يتصرف في يتصرف فيه يديره يهده و به اذعب ما شاء فإن جاء صاحبها صاحب اللقبة يسألها يوم من الظهر قرب الزمانة أو بعض الواجب عليها أن يضمن إذا يصف بالفتفات أن نعتبره في الحقيقة لا يكلف طاحب النقطة أن يصف الصفات تقيقة لو وصف الصفات غير يعني مهتملة لكنها تدل على الصفة والرجل معروف بالأمان نرضى به لأنه ما كل واحد يستطيع أن يتذكر ربنا أن الشخص يضع المال في الشنطة وهذا هذا هو مربوط أو مفكوف مثل الأشخاص الذين يكونوا في تجارة ويبيعون ويشترون مباشرة ثارة مربوطاً ثارة يعطى أمام مربوطاً ثارة يعطى مفكرقاً لا يستطيع أن يتذكر هذا الشيء على هذه السفاة لا يحلي صاحبها ذلك الإحراج هناك دلائل في من فديل على شخص جاء وقال أنا ضعتني شنطة مثلاً آه من النوع الخلاني وكانت رياعها في محطة في, في المطار في محطة في السيارات الثلانية وكانت رياعها اليوم الجمعة وكنت راضعها بين رجلين لكن لا تستطيع أن أقول لك هل الذي داخلنا نفائتها الآن نفائتها خمس مئة لا تقلت أن أعرفنا أشرة ألاف ريال أشرة ألاف ريال أخذتها ووضعتها في هذا الأحيان ممكن ان نصف لك وصفا صحيحا من الخارج لكن يعدم ما بداخله وياتي شيء تقليديا غالب على الظن انه انه ماله ترك المعروف بالامانه الاداره والاستقامه وبين وفي الخير وجه اتقال انا بذلك اليوم بعت الشريط اشياء واخذت ما لم اخذ لكن انا مقدم انا خرجت من البيت وما نشين 1000 ريال وبعت واشتريت بحد 5000 ريال وأظن أن المنمر ما بين خمسة عشر وما بين عشرين لا ينفذ عن خمسة عشر ولا يزيد عن ستة عشر أو ستة عشر لما تنظر إلى هذا الحرام مع أمان قطرصة وعذالة الشهود الناس طويلة الصدق وعال غالبا إلى أن الماله ثانيا فإذا الرسط من صاحب الوضيعة لا يشدد عليه إلا في إحوام إذنني أردني من الاحتيال والسبيل وصدق أن جاء أشخاص وعرفوا بعض الأشخاص أو سطاعهم أن يغلبوا بعض الأشخاص ويغلب على ظن حفارها في السفارة في هذه الحالة يحتاط الإنسان فإذاً لا بد من المصيحة وهذا يحتاج إلى حفل حفلات الأشوال والظروف للأشخاص فإن المعنى إذا كان بما أمنا معروفة للسرخ فإذا كان ليسا الحالة ثم كان بين العكس فمتى جاء طاربها ووطفها لذيما دفرها إليها لم يحدد زمان معينة ولا وقت معينة كما ذكرنا فهو حق لا يشكد العقادة لذيما هو وجد عليه دفعها دفع اللقطة إليها والسفيه والصبي يعرف لقاطتهما وليهما السفيه والصبي هذه الجنة شرع فيها المسمى في الله في ديان ورحمة ثانية فالنبياً اللقطة وأيضاً الرسم الثاني وهو صفة الاتقاب شرع في دياناً منتقد الشخص منتقد الشخص منتقد يكون باله عاقل يكون صبياً او مجموناً أو سفيهاً فالصبي ليس له ولاية على الناس إذا كان لا يلي ما على نفسه من بعض أولاد ألا يلي ما على إذا ثقط الصبيان المال وجاءوا به كانما مطالب ولي الصبي أن يقوم مكانه فوالد الصبي يقوم بتعريف المال هو عن استنته ذكرناه ووالد المجنون بذلك اذا كان لديه من الصلب فان كان محذورا عليه بالسبن والذي انشأ رقيقا فسيده ان كان محظورا عليه بالذره فسيده فالشيء ليقوم مقام عدده إلا إذا أدن له بلان ومن ترث حيواناً بثلاث من فطائب أو عدد ربه عنه ملكه آخره ومن ترث حيواناً بثلاث من ترث حيواناً بثلاث من ترث حيواناً بثلاث عند الفلماء الشيء يسمى الأصل وشيء يسمى الظاهر الشريعة تتعلق بعض الأحكام بالأصول وتقول للأصل كذا وتبقى الحكم على هذا الأصل عندك ماء في البيت وحوله وأطفال أو سقطت نجاح حول ما تدري هل سقطت في الماء أو لا تقول للأصل واليقين أنه طاهر ولا تحكم بمتاز عندك فراش يلعج عليه أطفال يحتمل أن الذول أصابه ومجاحة أصابه تقول اليقين أنه ما حصل الشيء هذا فهو حتى أتأكد وأتيتقن أن هناك نجاب تتقى على الأصل جائما حتى يرد ما ينقلك عن هذا الأصل هذا يسمى بالأصل هناك شيء يسمى بلالة الظاهر والظاهر يختكم إليه ويعمل به والشريعة تناطط به أحكاما فيبني عليها المشكلة ولا ينتقل إلا ضد ذلك الظاهر هذا بالدليء على خلافه بالنسبة للشيوان إذا كان الشيوان من جن السناء يأخذ شكم مقابل ولكن جاءت بلائف على أن صاحبه لا يريد فعلى أن صاحبه قد تخلى عن هذه الدلائم إن كانت بفريح قال أيها الناس الذي يريد منكم أن يأخذ هذا المنفل يأخذ هذا فريح القول في دليل ظاهر ليس بقول من فعله تستبيح به الشيء وتأكل وتشرب وتعتبر حنالا لك بهذا الظاهر لو شخص جاء وفتح على ججال بنته صنبوراً وأخرجه على الطريق ووضح تيزان الناس وضرّض الناس فصار الإنسان يسعر من هذا الناس ونجرّض ما تمر على الصنبور فعلّم أن صاحبه قد أدن بالشهد الميز دلابة راهب معروفة راهل. لو بنى مستجاً وفتح أقواضه علمنا أنه قد أوقف هذا المستج لله لكن لا تنفضل وليس هناك دليل بصريحة عدارة لكن دماغة الظاهر دان الله على أنه قد تصدق بهذا الشيء في القديم يعني كان الناس من الخير ولا يجعله وقد رأيت هذا بعنه في بعض النزارة المدينة كانوا إذا أرادوا الصدقة بالنخل يغرف صاحب البستان نخلات خارج السور ويسطيها من داخل النجار فكل من نرعلك أن هذه النخلات صدقة وإلى الآن لا, لا تزاكيب في قبرة بعض المجال دعوة دماء المدينة تجد السور مهنيا والسلاح الأرض عن أخلاف خارج السور هذه بلا ضائعة على أنها صدق فما يستطيع أحد أن يأتي إلى دخل, دخل داخل السور ويدخل عليه ويقول إنه مباشر لأن السور في منظن يا علي دل على أنه من ذوق الإصالة ومن صاحبة ولم يأذن فيه هذه كلها دلالات ضائعة يعمل بها ويكتفن إليها هذا تصفيل فإذا ترك الإنسان شيئا الركض كما ترى محام ينزلون في المكان القديم في القديم كثيرا طاقبا ويجب كما يتركون أشياء وراءهم يعرف الإسابة ومستدين المنار أن هذه الأشياء تركت لمن جاء ماذا الآن لو جئت للفحل تركوا فحناً بموضع الموقدين تعلم أنهم قد تركوا استغناءاً فصدقه هو تاخره دلاله ظاهر داله على التمريض والاذن بالانتخاب بان يكون افكار التمريض للمنفاه وحركه التمريض للذباب فصراخات عند كل منفاه فصدق للذباب كانه يعمل بهذا الطاهر ويستكمل وها من هذا مثل الذي ذكر عن محمد الله يترك حيوانا او يفرق مال من ذلك حوان هذه دلالة بظاهر على معلقين بأهله من عمثلتها في الشريعة تقليد الهدي تقليد الهدي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك صحيح حديث صحيح عن عائشة رضي الله أنا كنت أفضل قلائد هدي من النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الإبل وذهمة العنعام من البقر والرد تهدى إلى البيت وتوضع القلائد عليها حتى كل شخص يجدها في الطريق الضائع أنها من الهدي سيحفظها ووصلها إلى البيت ثم إلى عقبت ولم تستطع الحيط ولن يمكن البيت نحرت ثم لط خدمها في رقبتها وإلى الإشعار وطلقيها أسلمكم الله لها أشعر هدى في الطريق من أعراضها انما المحدث حديثا وذا اسعر هذه والقمده هذه هذا الاشراف فائده من فوائد انها لو عقد دون البيت ينمك فان نجدت ان مرت السيده من تطق على السوق يستطيع المر من الثاد لان ياكل لحم فإذا نثر ووجد عليها الشهار او ووجد عليها التقليد ارى انها من هبل البيت وانعقد واكثر ولذلك باذن الشاذ رحمه الله عند الشاذليه لما منعوا منذع المعاقر ولن ينظروا الصيعة القولية منذرة العلية استثنوا نحلة الهدي لأن النفس فيها واضح والسنة فيها ماضح فالشريعة جعلت جنابة الظاهر منذرة منذرة التصريح أم الضعق وبناء على ذلك فإذا وجد شيئا وجدت الظلام على أن الصاحب هو ذلك أن الصاحب هو آذن بأحده فإنه يؤخذ ذلك الشيء وينذكه واجبا نال فإذا رأى من الله من ترى حيوانا بثلاث من انقطاعه او عجز ربي عنه ملكه صاحب لانقطاعه اي لعله انقطاع او عجز صاحبه عنه بعد الحاله عجز الانسان ان ان يسوق حيوانه الماء اي يركبه ميامن منطقه ما اشتغل به لان ربما حصل له انه اهم فحينا يذني ملكه من وجده من وجده هو سبق اليه فانهم ولا اخذت فلقط يستثنى من احسان اللقطات نعم ومن اخذنا عنهم قولهم ووجد موضعهم وغيره فلقط قال رحمه الله ومن أخذ نعله. ومن اخذنا ومن اخذنا معهم ضرب في الورق من من رحم الشخص يذهب يصلي ومنال ادب الجمعه ويرد الى بنت بنت فتقول له جوجك وقل له أهل أين حذائك يقول شرخة منه فيقع في الإثم التهمة بالطريقة وقال ومن أهدأ ما قد شرخة لذلك كان الظلماء من هون يعني شخص فرع قلت شرخ معناه أن النبي أخذ حذائك ثارق ولربما كان شخصا كذيب البصر أحطأ بفذائك ولربما شخص استعدد فوقع فيه على حذائك وربما ظنه أنه مثل حذاء إذا أخذه فإذا اتهمت بسرقة فهل يتهمه وذلك لا يطالب فريقا يقال ضع أخذاء بعليه وبعض الزنود على الموضع المبيه بحث أن يشتاق منه قال الله رحمه ما من أخذ ومن أخذاء حذاء هذا كبير ما نطع في مجانع الناس إنه يحصل الخطأ لأخذ الحذاء وقد يكون هناك شئ من التعمل بسم الله الرحمن والإسم في هذا أعظم فإنه إذا تقصد أخل الحذاء وسرقته وسرقته فهذا أعظم لأن الظن في قيوة الله عز وجل أعظم من الظن خارجه وحيانا وشانيا لأن من خرج من بيته لطاعة الله عز وجل لأداء الصلاة فهو في ذنة الله عز وجل حتى سبيل الله وفي طاعة الله ومرضاتنا ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المصلف فنهاه أن يشبك بين أصابه وقال إذا أمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكنا بين أصابه جمه في الصلاة ولذلك تره العلماء رحمه الله إلى خرض الإنسان وفي نية المصلف أن يبيع أو يشتري قبله في أثناء طريقه من المسجد لأنه في حكم المصلف لا يشتغل بشيء يغرض الصلاة إذا هذا هذا فإن الأمر في أخذ الأحية والتخصص لأذية الناس وأخذ سليانهم من المساجد طبعاً إعتداء عن المهام وانتهاكاً لحرنة النفس وانتهاكاً لحرنة ثم من أدها والأمر إذا كان حمياناً شديداً الحرب يكون المشقة الأعظم لحيذ يردئ المساجد حافماً في ورد الشمس وعلي برده أكثر وكنا تردت على سرقته مقصودا من ضرّفهم الإثم فيها أشك ولذلك هي أعظم الأمر بحسب ما ترفض عليهم من الضرم إن شاء الله سبحانه من هذا العالم لازم هذا لأن الإنسان يحتاج ولذلك كان بعض الفضلاء إذا وجد شيئا يشبع فذاعه حتى ولو كان يشبع ولو كان عقلًا من مقيمه فيه شبه شديق العراضين لأنه قد أخذ فذاعه فهي يقول هذا في هذا الحقي لكن أدود ما وك فترى صاحبه او يعني الصدقه إذا كان يعني يريد ان يتصدق به انا من اقوى فالافضل أن امنا من الصدقه يحسب الاجر عند الله عز وجل كم يستبشرون بعظم البلاء في القاهره وكان يقول ان شاء الله من بلاء القبور كثره البلاء في القاهره الناس القديم لما يريدون الحد يجدون من مشقة في السفر ويجيسون الأيام والشهور ومن برسلة الحج فالأجر أعلى من أصواب أكثر لكن كان الإنسان لا يجد من شقة واللعوة فهذا ما نقول لكن حرم الله عزيزي فهذا الله ومن أخذ معله أو نفوه أو نفوه أخذ كتابه هذا كثير ما يقع في الأشياء أن تشابه يعني ممكن أن يكون مثلاً غير الله لكن لا الأكثر لأن يمكن أهضه بدون ما يدري الإنسان بذن ما يعلمه لكن, لكن إذا كان الطاقب بجواره لا لكن إذا كان وضع كتب إيش بجوارها بعضاً أو وضع إذن ألبساً مثل مثلاً يرى الإنسان لباسة مع قوم وجماعة من الناس وخلع اللباس او النساء ببعض الأحيان إذا اجتمعنا في مكان وخلعنا لباسهم العبين ونحنهم يحصل كثير من الخطأ في هذا فالإنسان الأفضل له أن يلني الصدقة من نشي منظم بأخي المسلم لأن الله يأجر لأنه بعض الأفضل أن تلني الصدقة حتى يستطيع لك العجل أن لو تشدد الإنسان كذلك أخطأكم ما عليك فيهم من تبع قال تعالوا لا جمع فيما أخطأتم به ما عليكم لا أخطأ مشاكل لكن الأفضل ان لا افنن ان تبليه الفضله حدا يكتب لك اذن ووجد موضعه غيره فلقطه ووجد موضعه غيره يعني في موضع الحذاء بعض الالامات كما ذكرنا كل ما يقع كده وليس من حقنا الاحتمال ان حذائه سرق وان هذا الحذاء لغيره فكل المنصنن يقول إذ وجد غيره مكان. مكانه معناه أن يؤخذ حذاءه ووضع مكانه شذاء الغير لكن هذا اتفاق للظاهر كما ذكرنا وعند القلناء شيء يسمى تعارض الأصل والظاهر نحن ذكرنا الأصل وذكرنا الظاهر لبعض رحينا يتعارض الأصل لعالظاهر فهل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر لغض العلماء نقدم الأصل لأن الحداء في الأصل مدى منه في الموضع في النسجد أو نحره في الأصل ما من منكم لغيركم وما غير لقاء مدى منه يعني المكان الأساب ما عندك دليل على أن صاحبه قد أضلى وتتركه والظاهر لمدانه رفع حدائي ووضع مكان حدائي فمعناه أن صاحبه قد أخطأ في حدائه فتسي على أحسام اللقاط مع أن صاحبه لم لا يعود لأنه أخذ حدائه بدل حذائه هذا الغالب لكن هذا ليس على كل حال لأنه لن نضغى إلى أنه ربما أخذ حذائه وجاء شخص مسكين يريد أن يصلي ورا حذاءه مكان حذائه حتى يصيب ذاني عليه لقطة هو يعني يريد أن يصلي ويخذر فلما يخرج ناجي حذائه فمثلاً يخذر من وجد مكان حذائه حذاء آخر يأخذه على نظرة لقطة صح إنما أن يخرج حذاء طبعا كان لشخص آخر غير الشخص الذي أخذ حذاء خاصة في مكان عناه مثل المتاجر والمدارئ لما يكون فيها أم من الناس يجتمع أو ينتقل يدخل ناس ويخرج ناس ويوجد المكان عن نقول إن هذا حذاء الذي يوجد مكان حذائي هو الذي أخذ حذائي وأنه يأخذ شخص من دخل لأن الأصل أنه للصاحب يحكيه بلد الله أنه جفت على هذا العمل أنه لا يحل له أخذه قرر رسول الله تعالى باظ اللقية بالنسبة لحاضر النساء ربما ترجعني أنه تأخذ يعني الوقت أن الوقت كان ضيئ برس لأنه شاء الله لجعب الإشراعات تكون إذا حصل إن شاء الله لا تكون خواهر يعني من إفهم أخوات المساكل من مقرب يوم تقول لكن إن شاء الله تتربع إمامة السردان في السردان أسابقكم الله خبير للشيخ قبارة الله فيكم ونفع الله لما لكبتم أي جميع المسلمين سائل يقول خبيل للشيخ هل تثري هذه الأحكام على لقطة الحرم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير الله وعلى أعماله وصحيه وعلى أعماله مما بعد اختلف العلماء رحمه الله لحقة الحرم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت الحرم ولا تلتقط في لقطته إلا لمشه وفي رواية إلا لمعرّة فهذا يدف في ظاهره على أن لقطة الحرم لا يحب أخذها إلا بالتعريف فقط وأنها لا في نهاية وتبقى للأبد تعرف هذا ماذا بعض الظلماء رحمه الله بعض السلام ومن هذا العلم منفضة في هذا الحديث وقال حديث الحرم لا يعارض أحاديث اللقطة فالأصل العمل بأحاديث اللقطة لأنها لامة وجاء حديث الحرم لكن فقط اللقطة لأن الناس في لقطة الحرم ينتابهم شعور لا يوجد في ذلك لقطة الحرم غالباً وهذا الشعور مبني على أن مكهة لما ينتابها الزوار دائمي ربما اتخفى الناس بلقطتها فيأسوا من أصحابها فأخذوها للتمنف ولم يأخذوها للتعريف فجاءت السنة بهذا المعنى لأن الإحكام أياماً ما استقرر رضي عليه الصلاة والسلام أن لقطة الحرم لا تأخذ بقصد منك وإنما تأخذ بقصد التعريف فقال عن السلام ولا تلتقطه بقصده إلا المعاهد وفي نواية اللي وهذا مجي يختار الحاجة من رحمه الله بعض العين والشراء وهو قوي جدا وفيه جمع دين المصوص والذي يظر أنه إذا عرفها وقام بها أنه يكفي ذلك لكن بالحقيقة لما في أسفر في زماننا الحمد لله وجود من يقوم على هذه اللقطات ووجدت مكافر خاصة وخاصة للحرم يعني جغل عمل بسجوة بعض مشاعرنا رحمة الله عليهم الشيخ عبد الله بسمه رحمه يرى أنها لا تنظر أنها تكون لديت مال من الشميع يكون اختيار من ولي العمر ولي العمر الذي اختار قوله من أخوار العلماء ووجد العمل فيه في هذه الحالة لقطة الحرم ما من أخرز هذه الحسوة والشيخ عبدالله رحمه الله عليه ونام زمانا ونام والله عبدالله من فقه وورعا فتاويه موزونة بالفق يعني سبق من الأئنة والعلماء الذين جمعوا بين فقه الأثر والنظر فتاوي الشيخ عبدالله محمد هذا يعني العروف أن يعرف الفقه ويعرف الفتاوى يعرف فقه وبعد نظره والفجانه منها في السبق عبدالله فتاوي وآداب الحكوة ورابط الحكوة هو رحمه الله الآمن والآمن يعني يتنعم العين بجفوار ومن يختاره رحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله فهذا اللي اختره واختيره قوله الآن الشائع الذي عمل بهذا الأفضل بالناس ومنضغي عن الناس التزام هذا مدن أنه مغضر وجرى الأمل به أنه تضمع إلى بيت المال يكون حكم صرف إلا بيته أن تصرف إلا بيت النار يؤمن بهذه الفتوى لا يدري على الخلاف الذي ذكرناه لأنه قد هو مكاسم للضائعات خاصة في داخل الحرم وترد وتصرف إلا هذه المكاسم وهي تتولى الشأن على هذه الضائعات الله سبحانه حسابة الله الثالث يقول قبيلة الشيخ هل تخرج الزكاة من اللقبة إذا بلغت إصابة الزكاة؟ لا تخرج الزكاة من اللقبة إذا كانت شلال السنة والحوض لأن الملكية للصاحبين والزكاة لا تفحل بالني فلا بد يكون صاحبة قد نوى زكاة فلو أخرجها من متقطها لا تفحل زكاة لأنه لم يؤمر لأن وكيداً عن طرد الله الزكاة واجباً أن يستخدم نصفه إلى الأبد لأنه في الأصل في ما يجعل عن الملكة ضراء قوية ومسئية أن الله يملكها حكمه وعلى هذا لا تجب زكاةها على المنطقة لأنه ليس بالمالك الحقيقي ولا بموكل لإخراج زكاةها والأصل بالزكاة لنصف حل الدنيا غنانية في المتعابل فلا تجب فيها بالزكاة. صار رحمه الله سلم يقول قبيلة الشيخ هل تدوث الدعوة إلى الولينة أو المناسبة في داخل المسجد في المسألة الأولى إذا قلنا إنه واجد الزكاة على المنثبت فإذا نظر السنوات ووجد صاحب اللقطة الهشر الأمام قول العشرين أن حمل حكم يذكيها لثمث المعكدة هذا هو الذي عليهم عمل عند جنهور ظنماء رحمه الله لأن المال إلى صاف عن صاحبه وغنى الياس منه مم. ووجده فإنهم يدرسون عدو الزان من السنة الواحدة عليه السنوات وأما منسبة من الدعوة المنيمة في داخل النفس الحقيقة يعني رخص فيها بأبا العلم أحمد الله وخففوا في أمرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقب المتاح داخل هذا الحديث الصغير عنه عليه عن الصلاة أنه زوج الواحدة تمثيها داخل المسجد فقالوا هنا في المكاح معنى التعبد يعني معنى العبادة ما هو مثل البيت الذي هو محل المعاملة الدنيوية بل في المكاح شيء من التعبد ودعوة الناس تجيب من المحبة مقاصد الشريعة ففيه وجه بالإذن به تخفقه في هذا ومن أهل العلم من ننع من ذلك فقال إما النبي صلى الله عليه وسلم من ما قال إلا أنه من الرجل ينشد ظلته ينشد فقول لا ركى الله عليك فإن المساجد لم تبن لذلك قال إلا أنه جملة إن المساجد لم تبن لذلك تعليمية فقول عليه الصلاة والسلام وصدهه من نائم في توضيه ولا تنشعه ولا تحمطه فإنه يبعث يوم القيامة الملتية أمرتكم بهذا لأنه يبعث يوم القيامة الملتية إلا على أنه منعاً مشتباراً لأنه في في في من شيء بنيت للعبادة وأن الكهف ليس بالعبادة والدعوة للأكل ليس بالعبادة بشت بذاته عبادة أصلها فمنعهم هذا وإذا حتيت أفضل لكن إذا جرى العرف في موضع وأملوا بمخص لا ننكر عليهم ولا يفضل عليه ولبأس بذلك الله تعالى ثابت الله صديق الشيخ جاء في الحديث من أحاط حائطا على أرض فلي له ألا من هذا الحديث أن من أحاط بذكور على الأرض فقد أحياها وتملتها ذكرها في مثلة الإحياء أن الإحياء يكون على مراحق فمنها تشلث الأرض وبناء الحائط وقلنا أن النجناء الحائط لا يوجد تدوك الملحية يشكل على هذا الحديث وهذا الحديث من الرواية الحسن عن سمرة وعند أحمد الترليل وسمع الحسن من سمرة في الخلاء المهم بعلم صححه وكله حكمه باتصاله كما أصمع من الترليل ومنهم من ضعفه وكله كما أخبر بعلم هذا الحديث منهم من خطفر فيه استثناء بعض الأحاديث وليس هذا الحديث منها وهناك شيء مهم جدا في نسألة تحسين الأحاديث وتصحيحها وانعمل بها إذا تضمنت معنا زائدا عن المعنى الثابت في الأصول الحديث الذي يأتي برواية الحسن بغير يعني الروايات جميعا فرطة ورقلنا الحديد إلى جرجة الحسن بديه فدخلوا شبهة جواية منها فلا نجعل من هذا الحديث مغالبا بما هو الصحف الثالث من أشياء أربا سمية فهي له فنص على الأشياء ومن بنا من أحاط حائطا في شيء من جواية منها وقد يطلق الشائط من أن تجتان ويكون يعني في هذا نوعنا تجوز العبارة لكن نسأل في الاقتصار عن الحائط نصر أنه بإشياء جمهرة على أنه ليس بإشياء أسابق الله صديق الشيء جاء في الحديث من أحاطى حائطا على أرض فهي له ألا يسأل من هذا الحديث أن من أحاطى بالسور على الأرض فقد أحياها وتميزها ذكرها في نسبة الإشياء أن الإشياء يكون على مراحل فمنها كل شيء الأرض وبناء الحائف وقلنا إن بناء الحائف لا يوجد في ذيكاً من على هذا هذا الحديث وهذا الحديث من بواية الحسن عن ثمرة وعند أحمد الثربي وسماع الحسن من ثمرة وخلاء لأن العلم انطح هذا كله وحكم باتصاله كما نصنع الأمام الثربي ومنهم من ضعف هذا أنا أختيار بعض الأحاديث أحمد الله مما نحصل فيه أستثنى بعض الأحاديث وليس هذا الحديث منها وهناك شيء مهم جدا في مسألة تحسين الأحاديث وتقصيحها والعمل فيها إذا تضمنت معناً زائداً عن المعنى الثابت في الأصول فالحديث الذي يأتي برواية الحسن لغيره يعني الرواية بجميع الضرقة ورقين الحديث لجرد صفحة لغيره تدخلوا شبهة الرواية بالمعنى فلا نجعل هذا الحديث معالباً بما هو الصح وخابب يعني أحيى أرضاً ثمية له فنص على الإحياء ومن بنا حائطاً من الحائط حائطاً في شيء ما رواية بالمعنى وقل يطلق الحائط بمعنى الدستان ويكون يعني في هذا نوع من تجوز العبارة لكن نسألة الاقتصار على الحائط نفسه أنه بإشياء جمهرة أهمية عن أنه ليس بإشياء وفي ذلك سنة عنه فهم مخطابة الله عنه وذينا أن الله يطلع من الأشياء وجود الإشياء فلو أخذنا بأن بناء الحائط على الظاهر والحديث فيه ما فيه يكون من الصعودة هنا كامل الآن تجد بناء الحائف من كيسر ما يكون إذا رضونا جاء الرجل إلى قطعة من الأرض حضرها في, في المفرات وأحطها في اليوم أو اليوم وهذا تضيير على المسلمين منع المقصود من الإحيان بحصول الضرر حتى على الناس بيجيب الإحيان بهذه السورة. كل شخص يبني له الخوش ويسرق ويمتهي إشكار ويحن فيهم له لهذا من الضرر من الله بيعنيه ولذلك هذا الحديث وإن كان يعنيه ستاب العلماء رحمه الله رحمه لكنه لا يعارض المحفوظ المفوعل الصحة عن المبيه صلى الله عليه وسلم ورغوا فيهم عارضة للأصول ولذلك ينبغي أن يكون الإشياء إشياء يخلط الله تعالى فهي السائر يقول الشيخ إذا اشتبه العرآن أحدهما ظهورا والآخر نبث ذكرتم حذبكم الله في الدكت الخامس من الجاد إنه يجري على مهد المخلص في التفريط بين القليل والكثير كل والإشكال أن خليل رحمه الله ذكر المسألة وهو لا يرى التفريط فهل يمكن أن يقال أن وعاءان بعد الواثين بطهولية أحدهما ونجاحة الآخر طرح فيهما فراب ونحوه مما لا يأثر في الطهولية صفتة في المعالم فلا يظهر لون ولا ريح وفجة وليه ذات مضامة الحقيقة هذا إشكال جيد الذي يعني أحسد الذي وضع هذا الإشكال في طالب عم وإشكال الماضي رحمه الله طبعاً مخطف الخليل هذا النخل المعتمد عند متأخرين متأخرين المالكيين واختصره من كتب كثيرة في الملهة الناركية وهو من أوسخ كتب الناركية التي تكون عليها تكون خاصة من بعد القرنة الثالث عن الثالث عن ذلك عندهم أن القليل الذي دون طلبهم لو وقعت فيه لا نحكم بنجاسته إلا إذا غيرت لون أو طعن أو راحن فإذا اشتبه دعاءه أحدهما طهور والثاني النبي يستقيم هذا على النظر الشاغذية والحنابل عن الذين يقولون مناديون القمة ينجد في مجرد وقوع النجاة وليل المتغير يمكن أن يحصل بشكل لكن عندما نظهر أن نرى أننا نحرم بانتقال الطهور إلى النجاة التغير الحقيقي قد لا تحاضر مثلا وليس كذارب سلبيب لكن يريد عليه كيف إنما قلنا إن يريد هذا على نظم الشرخ هنازلة والعيرج على نظم هذا بالصفة الغالب وكلام الذي ذكرناه في الشرخ كلامه أخير ومستقيم ويمشي على التسير لأن المالك عنده يفرق بوجوده أحد الأوصاف الثلاثة أمين أو طعن أو راح في السبع لو طهوله نجس ذهب إلى النجس في أوصافه وإن طعن النجس فيه أو لم نجس أو راح ولم نذكر عند غيره يكون واقعا وخليب ذكر المسألة فلن يشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم باحتمال أحد الثوء كيف احتمال أحد ممكن أن نوجد إناءة أحد ما نجث يستاني طهور وتغير الطهور رونه لكن طعمه ما هي طعم المجاز ورائحة النجازة ما فيه بس فقط لون المجازة كلون الدم لكن ما فيه ولا رائحة ويقين بي انه عنده انان ودمه خفيف البقر هذه حاله وهو يرى ان التغير بانه ما يصح ان ارلم طيب يتغير طحمه ويكون ما همسكوم بعفك عن التلو الرائحه يكون منكون ما يمكنها تشم رائحه من اذا ايجدها اذا متخذها اذا وضعها في فن وهكذا إذا كان الفقير من لا يفتطع من يجيب أطعم بالفقير الفقير يجب لهم مخرج لا يكون بحرم ما لكيه الصحيح إلا هذا وظالب لكن لأخذيه رحمه الله لما ذكر هذا ذكره لأحد الشوء ونحن ذكرناه للغالب لأن الغالب المذهب أن يقع على هذا الوجه وأنه يمكن أن يقع الاشتباع على مذهب الشافية لكن لا على مذهب من يفرخ من نميجس والطهور من جهة النوم إلا أننا لا يمنع يفيدة بعض الصور في الأحوال المخرجة مثل ما ذلك وعلى هذا لا ينبع على من بكرنا وليكن أن يقارن من الإمام خليق رسم الله ندعى بذلك على ذلك صدور الله سعى أثابة من الله الفضيل الشيخ من الضوء عليه الصلاة والسلام رب مظلغ أو عامل سامع أن العالم قد يأتي بقول لن يسرق لأحد أن قال به من عليه الصلاة رب مظلر أو عامي سامح أن العالم قد يأتي بقول لن يسرق لأحد أن قال به هذا <تصفيق> <تصفيق> أمر غريف هذا رب مظلر أو عامي سامح يعني رب مظلر أكثر حجة من السامح هذا وجه وهي رواية أخذ بحامل شقه إلى من هي وهذا لم يسمى له علاقة من جهة الاستمدار أنه يستمدق مسائل لن يصبح إليه لأن مرادة حديث أنك يشوك الله على فداد مختلف فهناك أناس أعطاه من الله الشفوة ولم يصبح ومنهم من أعطاه الله مسائل ولم يصبح الشفوة أؤمن من جمع الله له بالمسفنين أو شضله بالمسفنين هذا لفضل الله يأتيه من نشاء فإذا أعطيت رجل نبه عليه الصلاة والسلام أن الشبيعة يحفظ بالأمرين الخفض والشاهد وهذا تنبيه على مثلك من يأخذ بالواهر المخصوص ومن يأخذ بالمعنى المخصوص وذلك قال السلام بالدير لله وفي الخير يفققهم فقال على أن العبرة بالسهم والعبرى من الوعي ومن هنا قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مضارف لي تدبر آماته فجعل التدبر وقال لن تدبر من الدبر ودبر الشيء آخره ومن تستطيع أن تخفن الشيء على أهمه إلا إذا بلدت إلى آخره ولن تنظم الإنسان إلى تدبر الأشياء إلا إذا كان أنا قدم راسف من العلم يدرك فيه ظاهرها وباطنها وهذا يحتاج إلى فراعة النسوء ومعرفة الأصول ومعرفة الفروع ومعرفة كيف تبني فروع على الأصول وكيف تقبض الأصول وكل هذا يؤخر من هذه الثلاث والأيدي ما هدونا ما هم يفكرتين فرحمه الله فلما مسألة أن يأتي في شهرين في قرننا أقشرتها بأيدي الحرون الأولى ويقام أن هذا فش الله ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه لأن الإجداء الضائفة المهمة على الشخص الظاهرين فمعناه أن تشتير كتاب الله وسينة النبي صلى لن يفوت الضائفة منصورة وإن إذا نظر عشرات أشراً وأشراً قرون قل إن ننفذ عن هذا الفهم وتأتي في القرن الغراب عشر ويأتي شخص القرن الغراب عشر يستمد قطاع منه يبقى إليه تكون الإيمة كلها على الظلام في ظهر الخبيث ويبقى على ثامن مبارك والذي أفهر فالمعظم أحد يكون إنه عقل يحرده لأن الله تلؤمني شاكرا بطولا من بعد ما تدين الله لهذا ويرتده غير خبيل المؤمنين الخروج عن السبيل عن المساقين المؤمنين والظلام موليه ما تلؤمني وهذا إيشة الظلام لأن العلم الشق الذي يذكاه الله من فوق سجل اكتاه بالخفات موصوص عليها في كتابة إن بكتاب من قبل هذا او أثارة من علم إن كنت صارت فإذا لا يقوم العلم فرادقا إلا إذا كان أثريا وكان هذا الأثر مضمين على العلامة والرحلة لما إذاً يكون أثر رأي مجتهادي ليس مضمين على أصول المصادر للشريعة لا يأثري أثارة وأثار مضرية على علم وهو الوحي حساب السنة لا نستطيع أن نفهم منصول شيئاً بنيهم ثلاثين ولا نستطيع أن نفتر القرآن بتخافيل موجودة عطرية في أشياء مبالغة من جدر القرآن ومن جدر الآيات حتى نجد من المتبدح أن يمتفد بفهم القرآن وهو لقد لبس في ذلك الايمان وخلص الصيام وكمان بيسنده الايمان بشكل كثير من هذه السر في الصيام ولا يعرف ما كان هو الصحابه ولسه بدون فهم الاستعانت في القرآن كن و قضي تعالى فاقسم بالشبر والليل و ما نزل والقمر الى لقد كذبنا طبقا عن قدر طبق. الله يستمع من شاء اليه البنان في اعجاز مسائل كل من يفكر أن نقول إنه معنى الآية هي الصعود إلى القمر لأننا لا نطعب إلا عند آخر الشهر آخر الشهر عند الله صلى القمر شبحان الله فلا أقسم بالشهر والميل ونامسها والقمر إذا استسق آيات من الزمان مرتبتها ترسيداً يقصد منه الكمال لأن الله يقصد بأول الزمان وآخرها سيجمع الكل في قسم المنفسان ويقسم بأول الشيء وآخر للدلال عن ذلك الوقت بعينه والضحاء والليل إذا تجع والشمس وضحاها وقمر إذا يقسم بالزمان والمسان تنبيهن على الآيات لا أقسم بالشغر والليل ومانصر والقمر إذا اتفق يعني اتفق لتبك بما طبقا عن طبق قائمة التفسير والصحابة أي أنكم ستمضمون بالمراحل التي هي الغرضة يبعجكم الله فيه ثم نقضر آخر ومرحلة تانية من مراحل المنشف وخروج من القبور ثم نعرفات القيامة من عرضة الأولى عرضة كما أحضر الله عز وهو الذي جادل فيه جادل فيه الشيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مأتي هذا التفسير كله من كل الصغير والقمر حتى نقلنا القرآن وتعرفته إلى الله خذنا أرضى ماذا هذا التهور في الجرأ على كتاب الله وكلام الله في وجل النظريات المعاصرة تنام الأئمة وتطول المشاهد والعلماء الذين أدركناهم أنها نظريكات قابلة من نظرية قابلة للأخذ والعضاء ليس بمجرد أن نسمع نظرية المشاهدين ثم الإكتشاف مثل الدنيا محدى ونضرب شتاب الله من الإجناء للإكتشاف حتى إذا جاء غدا من خطر هذه النظرية ونضرب شتاب الله السيئة ما ننتهي هذا ولا يريد هذا ولذلك نضرب عينك ونضرب في ذنانها نضرب بها أرض الحائف إذا خالق الشحن الصالح ونحن إنّا قديمنا جديد وجديد ما قديم لا صنح لهذه الإنّا إلا بما صار حديث عنكم وأعلمنا صار وتفتيقة ثامية كل شيء يمدعب عن ثلثك الثالث عنّه الله الوظيف إنّ شيء ينبعك عن سباح الشرس أو يشكك الخرمي أو يخفّش يشدّك لهم شدّك عنّه الثلال فهلن أنّه بداية الظلال ونهاية إذا أردت أن تلقى الله الشيحانه وتعالى على السبيل والمحج والهداية تتمسك الذي كان عليه السلام خصائح ولا بعد قتلتها بالله ولا جمي بالله أين فاهم ولو قلتهم عندي حتى تجفن من النبي قال هذا الفاهم فهذا الفاهم نقمي على علم المنوع اتصلوا تنبيه إلى رسول الله تعالى قل أئم المشروب لهم الذين بكاهم الله اللي يجعلهم أئم بهذه الإمة واختارهم صلح الصالح اشهدنا من رسول الله بالخير والفضل فإن كان ذلك فنأم فيه العين في به الإنسان في المعلم أن الاستمساك به يستدميك أن تستمسك في قوة لأن الإنسان يقول عبد علي هذه المواجه وإياكم من اشتفاة الأمور اشتفاة الشهر اهتفات المنهج اهتفات المنهج اي شيء يخالف هذا النذج الموروظ فإننا لا نحضره والعلمة والكرامة كل الخرامة في كتاب السلام وكما يعتج الذي تجده غاما ومخلصا وجريئا على أن يكتر في دين الله ما لا عندناه وجريئا على أن يأخذ بقرد ثلاث ويدرضي على رحائطه أسيح بفهم من في كتاب الله سنة نصر إذا بلغت بهذه الجرعة في كتاب الله سنة نصر فلماذا لا تكون على سنة ولماذا ليكون عندك كما قال عن يهود الله عنه وهو يتعجل لما رأى أهل الأهواء فيقول فواعدا من على ظلامه وتفرقكم هذا الشق المندب هو أنه انسك بالحق وأي شهم في كتاب الله سنة من يتسلم لا نقبل إلا من عالمه فهو الشق أن يتسلم في كتاب الله وسنة من الإسلام وما كان عليه السنة فقاله الحاديث ونصوفه لها قرائد في شرحها وفهمها والله لو أسمنا أعنار في تسبع ما قاله الأئمة في دواول الإلم في تسجيل شكاب الله وثنة الله صلى الله عليه وسلم لفهم أعنارنا ونحصنا من جاركه إلا ما الله لما نفسه فيه الإنسان يأتي ويقول ما نحتاج لهذا كله نحن نباشر وربما يأتي الإنسان بفهم لم يرحمه الأوامل فهذا ننظر يجب يجب الإنسان أنه نبن لأنك إذا جلست أنا مجدد في علم، أنا كل طالب عنك أن يبتخ الله مهيما فإذا جلت في نظر علم واشتنع له الناس فليعلم الله أنه على شفيري تهلم قبل أن ينظر إلى نرح النار وسنعني ننظر إلى نار تهلم فمن العملي يبلغ خدمه أو أصابه الهوى في القلبي سأصح على الله ما لأم الله فبدل ما تقول إلا بحجة ومحدة الناس ما جاءت نفسهم إليه رجل محاضة ولا في جبت ولا في كتاب تؤلفه أنهم إحداث أو نحن أو غير ذلك إن النساء المستندقة أو الأخان ما شاءت إلا وزيتها خلّوا خنابين خلو من الله أشرف الله وفتق الله فيما تقول وفتق الله فيما تقرّب وفتبين رابطاً يكون على انا الله عز وجل الذي أمر بهم وأدم به العبادة قل أجل الله أجركم بمالك أمار الله يتحقين وما ظنّا الذين يفكرونها على الله لما ظنّهم إدارة الله تعالى الله بالشرق أن أقول على الله أعرف أن الله لذلك يمكن من خاص من الله وأن يبنع بي من الله وأصلا بي من خشل من الله فأقول إن كل من المشركة كثيرا أو من ذي حقيقتك من الثلث بطريق مباشر أو غير مباشر لا ولا تعود عليك والشيخ ما عندك ثلاث منا تجد من كل ما هو الأئم من عروسين المشهود منهم بالبن والذين استطر من عروس الله مستمم أخذ بعنهم ونجد من شبادات إذا جاء شخص يقول لك لا تتبعني إن إلا أنا فأنا صاحب السنة ويحذر فقد ذكها نفسه هوها لله وإن السلف دوام سيتجد من قولي صواب يحتمي الخطأ وهو كأنه يقول قولي صواب الذي لا يحتمي الخطأ ويأتي ويقول لك كل يأخذ من قوله ويرد وإلا قوله عنه بدلسان حاله إلا قوله عنه بدل يأتي إلى المسألة ولا ينبه أن هناك قول محر. كل من يأخذ من قوله يا رب يختاره بإختيار جساني لكن لا يأخذ على قولين في الصحر هنا على ثلاثة أقوال في الصحر هنا هناك قول ثاني ثالث له قول الله تعالى وقوله عن يشهر السلام يأتي فقط بقول ويريد أن ينقل لا تأخذ إلا قوله إذن ندع شخصك من علمات إذن نجرب حسدي وقوناً أو حتى أحراف من طلاب الناس نعم منذ القول الآخر بخير أننا نصار بكين نصار بكين بعد لا في السهم ولا في التقريب ينبغي أن نقرر شيئاً هو الابتباع والتأثن ومن ابتد فقد هذي إلى فراغ المستقيم لكتبعاً يوثق في دينه وعلى امانتي كما قال امام الشاه في من الشاه قام بكنه ماءهم الذي نأكل قال ان امام الشاه يرضى بمالك الحجج اي والله وفي ذيبي وامانتي والورع من من يقول قال ان ما ما كان يضر ان شخص ياتي لامن يقول في هذا او في الشكه كان الناس قد قبلوا ذلك ان يعرفون قال الامام والورع لكن مما أفلح ثم الهد ودد ويجتهد بأراعه ويشهد باستهادات وبأقوام يستند بأشياء غريبة وآخر نتأل أحب أن يمدها له وهي تدخل في هذا من مما يعلم على الكون على الله بجنهم يتذن به القدم ويظن به الإنسان ويصيب به من يؤثر من السوق والله من الله هو أليم اجتهاد دعو من تفئين إلى العلم من مبتدئه الله يعني الآن ممكن أن تخذف كل مسألة في أنطلاب الأن ممكن أن تخذف أي مسألة وعن فينا الصينيين أو أي شيء تجد هذا يقول لا يجب هذا يقول يزوج ثم تجد الشخص يقول له يزوج لأنه يجب أن يقال شعر الله تعالى قال جرأة على الاجتهاد وجرأة على السقع في السهل. ليس عنده أقول السقع في علمه على معرفة في رئيسة من المنطوس وليس عنده قوة في اللغة يستطيع نفس بها معاني أكلمات والزدارات من جنن في فيك أبناء والزنة والسلم وليس عنده لواقب سرقية من هذه السلسة ماذا تتوقف منه؟ ولذلك كذير من المجد بابت الله جنيه يقول يا شيخ حصل هذا وقال يجعل ابت الله جنيه كذلك قال يجعل ابت الله هل الله أمرك أن تتبع هذا الطالب؟ هل الله أجل لك أن تتبع بلا موالي أن تتبعه أنتنا حتى نناقشت لك هذا وجلب أفل أفل أفل بالأخص لا بالعلم لا تتناقش مع أحد في كل ما بالعلم ما لم يكن للمقاش المدني على أصول من السلف وأقوال من السلف والمسائل الشهادية معاطرة عديدة فإن ذا جاهلهم فاسألوا الذكر إيكم في والله ما أعلم إلا محلم من الله وتجد العالم على مضوح أننا وبركنا نشاء أخر في على قدم رادقة وراسخة في العلم وتجدوا مزاجرة مع بعضهم بعضهم وزاشر بعضهم وقلوا هل مرت مسائل فرقية جديدة؟ هل, هل مرت عليكم شيء نسألة كذا وكذا؟ هل مرت عليكم مذافر بعضهم بعضهم يريدا نجعل ابتدها على الأخي وذاك يفهم اللي جعلها غالب كلهم من الخوف من الله والشعور بالمسؤولية والأمان إننا إذا فعلنا دارش نقحنا نصحنا بجين الله بكتاب الله وثمت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وانتها أداني ربا الله عزيزي إنسى الله من أحمي الله من أحمي الله وإن في القول والآمن فآخر الحمد لله ورسول الله ورسول الله طبولة الشيخ آدم يقول هل يجوز أخذ شيء من اللحية؟ او أخذ شيء منها مما يمبس على الخدين؟ وما هو حد اللحية؟ وما فحة ما ورد عن الجعوان صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ما فوق القبضة جزاكم الله خيرا اللخيه من فيها والحان من اهل العلم من قال ان اللخيه ما نبته على اظم اللحي كل ذلك فاظم اللحي الثاني وانا هذا يخص هذا ما على الحتين وما كان فوق من ما على الوجنه اجاز احده وما نزل من ما على الحلق مما على الرقبه وتحت الصدق مما يلي الرقضة يجيب أخذه قالوا لأنه ليس بلحية ولذلك لو نبس لشخص شعر في جهة رقضتي ولم ينبث له على وجهه لم يقال بلحية لأنه مرام من لحية أصله من اللحية بلغة العرب القول على السلام أرط اللحة آث اللحة جاء مخصوص بهذا الوجه هذا مدهب طائف من العلماء رحمه الله ترفصوا في شعر لجنة شعر لجنة الذي على الخرق يقول قال يجب أخذه حلقا أو تفتيسا عند بعضنا وبعض من أهل العلم يقول إن التعبير على اللحية هو الأصل وما قارب الشيئة أخذ خطنه ولذلك اعتبر من اللحية ما نبث على الخرقين فلا يؤخذ منه شيئا وكذلك ما نبث على الرقبة من يلي اللحية لا يؤخذ شيئا فمن أراد يعني من ترجح له القوم بأن البحية على الضابط الأول وأخذ برصته لا ينكر عليه وله أئنا وله شلف ومن أخذ بالقول الثاني فذلك أفقى من ربه وأورى وأحفظ لا يأخذ مما على الخب شيئا وأنه يسرقه لكن لا على من فعل ذلك لأنه شلف وله علماء وهناك علماء في الماء مع العلم من الشهادين والناظين هذا القول لا ينكر عليه ولا يستقر العام إذا مثلاً بضيح بشيطه على النحل وتأول في ذلك قوم من قالوا لا ينكر عليه لأنه وجه وله سلف وله أصل حتى نصف له أصل من اللغة لا في حيث الورق من نحيث الوراء والأطفال من عزوا أني فركزاني في الكنان وأما يؤخذ منه إلا السابقة التي هي ما كان تحت الشفر هذه كانت اليهوب تتركها ولذلك تجد الآن بعض الشلابين يحرق كله هو يطفق الساد لهذا هذا, هذا جعل اليهوب فالسادو لخفف فيها بعض السحادة حتى كان بعض من أخذها ويأخذ بعضها ويخفف منها ويقول إن هذا أثر من جهة البشرة من ناحية الزوجية عندهم خففوا بهذا فخففوا بالأخذ منها من أطرافها عند بعض السبب رحمه الله فلا ينكر على من أخذ شيء منها لا فيما الأقطع أن يطلق الإنسان ذلك كله ونقيه عن الأصل وهو إن شاء الله الأولى بالفضل فإنما ذكرناها لحتى لا ينكر على من خالق الله تعالى أسابق الله إنه ورد عن الضعور أننا ورد عن المعلم فقد ورد أطح الصحيح نالك عن ما جعلنا أتفت ان اصح ما ورد عن ابن ورديه هناك روايه الصحنه بن عمر في الروايه الذي نافخ واخبر مالك عنه هذا ان تسمى السدهبيه مالك عن نافع ابن عمر انه كان الى الحجه قبض على ميس يعني ان قاله واخذ ما ذات هذا الفعل دون ما فيه الغم بحيث ان يقول ابن عمر هو الذي روى حديثا للحديث وهو الذي كان من اقل الصحابه السنه لا يعدل عنها ولا يسد عنه كيف وهو في النسخ والروايه عنه هاردا كان في نسخ انه اذا حضر ثم قبض عن نحيته واخذ ما زاد عن الاضره وما تقرر من هاردا ما تقايض أخذ ما تقايض دون ان يشكل من اصل فقال ابن عمر تمام حريصاً عن السنة حريصاً عن استداعه ولا يفعل شيئاً إلا وقد رأى رسول الله عليه وسلم يفعل بناء على هذا القول يرغم أنه حكم المفروض قالوا يعني حتى أن بعض الظلمات تجدون في تكتيرات الجنائز يرفع البعض يده لأنه يقول لا يعقل أن العمر يرفع يده في الصلاة إلا وقد رأى يرفع شيئاً يرفع قد إذا كان هذا في الصلاة فيه وفي الأمور التي يدونها في الصلاة إذا قبلت ولا من أنه كان يسمى بن عمر رضل عين الأثر من كثرة نجوم يخرج من النبينا إلى مكة لا ينزل إلا في المكان الذي مزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومراض بذلك التحدي للسنة متابعة من السنة من تابعة ملازمة للسنة ملازمة كان مكاملة فقال ليه من مثل هذا؟ أنه يجعل فعله في النسوق خاصة من الحلق والتغسير هذا من النسوق فقال أن الأشفى فيه أنه مغفوظ هذا الوجه الأول فالوجه الثاني دلاء على هذا الوجه تكون فينا اللحية في إرخاءها فما زاج عن الأضوى فمحب الرفع إن شاء ترك وإن شاء أخذ من إن أخذ منه على طول المشعل من عمر يكون شعلا من النبي صلى الله في بعض الأحيان لأن الثابت عن أنه كان إذا رجل لشية هنل أصدر وكان كثا لشية عليه الصلاة والسلام فأرى هذا تكون حال في حال إذا كانت مغفورة أم نجد كان هذا فعل منه عمر اشتهابا كما يقول بعض الظلمات كان يتأول قوله تعالى مخلقين رؤوسكم ومقصرين فيحمق رأسه ويخفف من بخيت واحد من بخيته لما زاد عن قبر التفصيل الذي مضى فيراه اشتهابا وهذا القول الحقيقة يسوق فيه اشتهاب أن قوله عن السلام تحصل لها اللحية ما أقل ما يفتق عليه اللحية يكون ما فعله بناهما فيكون تثيرا بشيء ما يقول إن نادونا القبضة لا يفتق لأننا بالعمر فضل عني يفسر اللحية بما فوق بالقبضة ثم فوق فنادونا لا يجب يكون هذا في من ذو رضي الله عنهما وأرضاهما وعلى كل حال فنأخذ القبضة ليس كالقبضة هذه يعني بعض أخذ القبضة بالنسبة أصبع المجهام التي تليها سيديسك في قبضة، هذا هو حوّ لا ينبغي الاحتياج بعضهم يقول قبضة يعني مطلقة حيث لو قبضت بنته الصغيرة أو أيد من الصغير فهي هذا كله لا يعني لا ينبغي في هذا والثلاث بل يبقى الأصل كله على قبضة فيخبر، لا يأخذنا ذلك عن قبضة، إذا أراد يعني أن يأخذ بهذا لا ينكر عريض. ومن أرادة الأفضل والأثمن أنهم يترك بشيئته وهو هدى النبي صلى الله عليه الحمد لله رب العامين صلى الله عليه